بسم الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله كتاب الأخلاق والسير قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه الاندلسي رضي الله عنه الحمد لله على عظيم منني وصلى الله على محمد عبده وخاتم انبيائه ورسله وسلم تسليما وأبرأ إليه تعالى من الحول والقوة وأستعينه على كل ما يعصم في الدنيا من جميع المخاوف والمكاره ويخلص في الأخرى من كل هول والنضيق. أما بعد فإني جمعت في كتابي هذا معاني كثيرة أفادني هواهب التمييز تعالى بمرور الأيام وتعاقب الأحوال بما منحني عز وجل من التهمم بتصاريف الزمان والإشراف على أحواله حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري وأثرت تقييد ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه على جميع اللذات التي تميل إليها أكثر النفوس وعلى الازدياد في فضول المال وزممت كل ما سبرت من ذلك الكتاب لينفع الله تعالى به من شاء من عباده ممن يصل إليه ما أتعبت فيه نفسي وجاهدتها فيه وأطلت فيه فكري فيأخذه عفوا وهديته إليه هنيئا فيكون ذلك أفضل له من كنوز المال وعقد الاملاك إذا تدبره ويسره الله تعالى لاستعماله ونرجم من الله تعالى في ذلك أعظم الأجر لنيتي في نفع عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم ومداوات علل نفوسهم وبالله أستعين حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل فصل في مداوات نفوس وإصلاح الأخلاق لذة العقل بتمييزه ولذة العالم بعلمه ولذة الحكيم بحكمته ولذة المجتهد لله تعالى باجتهاده أعظم من لذة الآكل بأكله والشارب بشربه والواطئ بوطئه والكاسب بكسبه واللاعب بلعبه والآمر بأمره وبرهان ذلك أن الحكيم والعالم والعاقل والعامل واجدون لسائر اللذات التي سمينا كما يجدها المنهمك فيها ويحسونها كما يحس المقبل عليها وقد تركوها وأعرضوا عنها وآثروا طلب الفضائل عليها وإنما يحكم في من عرفهما لا من عرف أحدهما، ولم يعرف الآخر، إذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك، وانتهيت في آخر فكرتك بإطمحلال جميع أحوال الدنيا، إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط، لأن كل عمل ضفرت به فعقباه حزن، إما بذهابه عنك، وإما بذهابك عنه، ولا بد من أحد هذين السبيلين إلا العمل لله عز وجل فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل أما في العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناس وأنك به معظم من العدو والصديق وأما في الآجل فالجنة تطلبت غرضا استوى الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه فلم أجده إلا واحدة، وهو طرد الحم فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لم يستووا في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم وإراداتهم لا يتحركون حركة اصلا إلا فيما يرجون به طرده ولا ينطقون بكلمة اصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن نفسهم فمن مخطئ وجه سبيله ومن مقارب للخطأ ومن مصيب وهو الأقل في الناس في الأقل من أموره والله أعلم فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم كلها مذخلق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء ويعاقبه عالم الحساب على أن لا يعتمد بسعيهم شيئا سوى وكل غرض غيره ففي الناس من لا يستحسن إذ في الناس من لا دين له فلا يعمل للآخرة وفي الناس من أهل الشر من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق وفي الناس من يؤثر الخمول بهواه ويرادته على بعد الصوت وفي الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده كثير من الأنبياء عليهم السلام ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة ومن الناس من يبغض اللذات بطبعه ويستنقص طالبها كما ذكرنا من المؤثرين فقد المال على اقتنائه ومن الناس من يؤثر الجهل على العلم كأكثر من ترى من العامة وهذه هي أغراض الناس التي لا غرض لهم سواها وليس في العالم كان إلى أن يثناها أحد يستحسن الهم ولا يريد طرده عن نفسه فلم استقر في نفسي هذا العلم الرفيع وانكشف لي هذا السر العجيب وانار الله تعالى لفكري هذا الكنز العظيم بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق جميع نوع الإنسان الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح على السعيلة فلم أجدها إلا التوجه إلى الله تعالى بالعمل للآخرة وإلا فإنما طلب المال طلابه ليطرد به عن نفسه هم الفقر وإنما طلب الصيت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليها وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فوتها وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل وإنما هش الى سماع الاخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد وما غيب احوال العالم عنه. وإنما أكل من أكل وشرب من شرب ونكح من نكح ولبس من لبس ولعب من لعب واكتن من اكتن وركب من ركب ومشى من مشى وتودع من تودع ليطردوا عن أنفسهم هم أطداد هذه الأفعال وسائر الهموم وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لا بد منها من عوارض تعرض في خلالها وتعذر ما يتعذر منها وذهاب ما وجد منها والعز عنه ببعض الأفات الكائنة وأيضا نتائج سوء تنتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك من خوف منافس وطعن حاسد أو اختلاس راغب أو اختناء عدو مع الذم والإثم وغير ذلك ووجدت العمل للآخرة سالما من كل عيب خالصا من كل كدر منصلا إلى ضرد الهم على الحقيقة ووجدت العامل للآخرة إن ينل بمكروه في تلك السبيل لم يهتم بل يسر إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال به عون له على ما يطلب وزائد في الغرض الذي ياه يقصد ووجدته إن عاقه عما هو بسبيله عائق لم يهتم إذ ليس مآخذا بذلك فهو غير مؤسل فيما يطلب ووجدته إن قصد بالأذى سر وإن نكبته نكبة سر وإن تعب فيما سلك فيه سر فهو في سرور متصل الأبدا وغيره بخلاف ذلك أبدا تعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الهم وليس له إلا طريق واحد وهو العمل لله تعالى فما عدا هذا فضلال وسخف لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل في دعاء إلى حق وفي حماية الحريم وفي دفع هوان لم يجبه عليك خالقك عز وجل وفي نصر مظلوم وباذل نفسه في عرض دنيا كبائع الياقوث بالحصا لا مرؤة لمن لا دين له العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة لإبليس في ذم الرياء حبالة وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير خوف أن يظن به الرياء فإذا أطرقك منه هذا فامضي على فعلك فهو شديد الألم عليه باب عظيم من أبواب العقل والراحة وهو الطراح المبالات بكلام الناس واستعمال المبالات بكلام الخالق عز وجل بل هذا باب العقل كله والراحة كلها من قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون من حقق النظر وراض نفسه على السكون إلى الحقائق وإن آلمتها في أول صدمة كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه مدحهم له أسرى ذلك فيه العجب فأفسد بذلك فضائله وإن كان بباطل فبلغه فسره فقد صار مسورا بالكذب وهذا نقص شديد وأما ذم الناس إياه فإن كان بحق فبلغه فربما كان ذلك سببا إلى تجنبه ما يعاب عليه وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا ناقص وإن كان بباطل فبلغه فصبر اكتسب فضلا زائدا بالحلم والصبر وكان مع ذلك غانما لأنه يأخذ حسنات من ذمه بالباطل فيحظى بها في دار الجزاء أحوج ما يكون إلى النجاة بأعمال لم يتاف فيها ولا تكلفها وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا مجنون وأما إن لم يبلغه مدح الناس إياه فكلامهم وسكوتهم سواء وليس كذلك ذمهم إياه لأنه غانم للأجر على كل حال بلغه ذمهم أو لم يبلغ ولولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء الحسن ذلك عازل بشر المؤمن لوجب أن يرغب العاقل في الذم بالباطل أكثر من رغبته في المدح بالحق ولكن إذ جاء هذا القول فإنما تكون البشر بالحق لا بالباطل فإنما تجب البشر بما في الممدوح لا بنفس المدح ليس بين الفضائل والردائل ولا بين الطاعات والمعاصي إلا نفار النفس وأنسها فقط فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات ونفرت عن الردائل والمعاصي والشقي من أنست نفسه بالرضائل والمعاصي ونفرت عن الفضائل والطاعات وليسها هنا إلا صنع الله تعالى وحفظه طالب الآخرة ليفوز بالآخرة متشبه بالملائكة وطالب الشر متشبه بالشياطين وطالب الصيث والغلبة متشبه بالسباع وطالب اللذات متشبه بالبهائم وطالب المال لعين المال لا لينفقه في الواجبات والنوافل المحمودة أسقط وأرزل من أن يكون له في شيء من الحيوان شبه ولكنه يشبه الغدران التي في الكهوف في المواضع الوعرة لا ينتفع بها شيء من الحيوان إلا ما قل من الطائر ثم يجفف الشمس والريح ما بقي منه كذلك يجتاح المال الذي لا ينفق في معروف فالعاقل لا يرتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جماد وإنما يرتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله تعالى بها عن السباع والبهائم والجمادات وهي التمييز الذي يشارك فيه الملائكة فمن سر بشجاعته التي يضعها في غير حقها لله عز وجل فليعلم أن النمر أجرع منه وأن الأسد والذئب والفيل أشجع منه ومن سر بقوة جسمه فليعلم أن البغل والثور والفيل أقوى منه جسما ومن سر بحمله للأثقال فليعلم أن الحمار أحمل منه ومن سر بسرعة عدوه فليعلم أن الكلب والأرنب أسرع منه عدوا ومن سر بحسن صوته فليعلم أن كثيرا من الطير أحسن صوتا منه وأن أصوات المزامير ألذ وأطرب من صوته فأي فخرين أو أي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة له لكن من قوي تمييزه واتسى علمه وحسن عمله فليغتبط بذلك فإنه لا يتقدمه في هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس قول الله تعالى وأما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأواة جامع لكل فضيلة لأن نهي النفس عن الهوى هو ردعها عن الطبع الغضبي والطبع الشهواني لأن كليهما واقع تحت موجب الهوى فلم يبق إلا استعمال النفس للنطق الموضوع فيها الذي بانت به عن البهائم والحشرات والسباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي استوصاه لا تغضب وأمره عليه السلام أن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه جامعان لكل فضيلة لأن في نهيه عن الغضب ردع النفس ذات القوة الغضبية عن هواها وفي أمره عليه السلام بأن يحب المر لغيره ما يحب لنفسه ردع النفس عن القوة الشهوانية وجمع لأزمة العدل الذي هو فائدة النطق الموضوع في النفس النطقة رأيت أكثر الناس إلا من عصم الله تعالى وقليل ما هم يتعجلون الشقاء والهم والتعب لأنفسهم في الدنيا ويحتقبون عظيم الإثم الموجب للنار في الآخرة بما لا يحظون معه بنفع أصلى من نيات خبيثة يضبون عليها من تمني غلاء مهلك للناس وللصغار ومن لا ذنب له وتمني أشد البلاء لمن يكرهونه وقد علموا يقينا أن تلك النيات فاسدة لا تعجل لهم شيئا مما يتمنونه أو يوجب كونه وأنهم لو صفوا نياتهم وحسنوها لتعجلوا الراحة لانفسهم وتفرغ بذلك لمصالح أمورهم ولا بذلك عظيم الأجر في المعاد من غير أن يؤخر ذلك شيئا مما يريدونه أو يمنع كونه فأي غبن أعظم من هذه الحال التي نبهنا عليها وأي سعد أعظم من التي دعونا إليها إن حققت مدة الدنيا لم تجدها إلا الآن الذي هو فصل الزمانين فقط وأما ما مضى وما لم يأت فمعدومان كما لم يكن فمن من من يبيع باقيا خالدا بمدة هي أقل من كر الطرف إذا نام المرء خرج عن الدنيا ونسي كل سرور وكل حزن فلرتب نفسه في يقضته على ذلك عيضا لساعد السعادة التامة من أساء إلى أهله وجيرانه فهو أسقطهم ومن كافأ من أساء إليه منهم فهو مثلهم ومن لم يكافئهم بإساءتهم فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم فصل في العلم لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك وأن العلماء يحبونك ويكرمونك فكان ذلك سببا إلى وجوب طلبه فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويغبط نظراؤه من الجهال لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار عنه فكيف بسائر ردائله في الدنيا والآخرة لو لم يكن من فائدة العلم والاستغال به إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوسائس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس لكان ذلك أعظم داعن إليه فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره ومن أقلها ما ذكرنا مما يحصل عليه طالب العلم وفي مثله أتاب عفاء الملوك أنفسهم فتشاغلوا عما ذكرنا بالشطرنج والنرد والخمر والأغاني ورقد الدواب في طلب الصيد وسائر الفضول التي تعود بالمضرة في الدنيا والآخرة وأما فائدة فلا فائدة لو تدبر العالم في مرور ساعاته ماذا كفاه العلم من الذل بتسلط الجهال ومن الهم بما غيب الحقائق عنه، ومن الغبطة بما قد بان له وجهه من الأمور خفية عن غيره، لزاد حمد الله عز وجل، وغبطة بما لديه من العلم ورغبة في المزيد منه. من شغل نفسه بأذنى العلوم، وترك علىها وهو قادر عليه، كان كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر، وكغارس الشعراء حيث تزك النخل والزيتون، نشر العلم عندما ليس من أهله مفسد لهم كإطعامك العسل والحلوى من به احتراق وحمى أو كتشميمك المسك والعنبر لمن به صداع من احتدام الصغراء. الباخل بالعلم ألأم من الباخل بالمال لأن الباخل بالمال أشفق من ثناء ما بيده والباخل بالعلم دخل بما لا يفنى على النفق ولا يفارقه مع البذل من مال بطبعه إلى علم ما؟ إن كان أدنى من غيره فلا يشغلها بسواه فيكون كغارس النار جيل بالأندلس وكغارس الزيتون بالهند وكل ذلك لا ينجب أجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى وما أعانك على الوصول إلى رضاه انظر في المال والحال والصحة إلى من دونك انظر في الدين والعلم والفضائل إلى من فوقك العلوم الغامضة كالدواء القوي يصلح الأساد القوية ويهلك الأساد الضعيفة وكذلك العلوم الغامضة تزيد العقل القوي جودة وتصفيه من كل آفع وتهلك ذا العقل الضعيف من الغوص على الجنون ما لغاصه صاحبه على العقل لكان أحكم من الحسن البصري وأفلاطون الأثيني وبزر جمهور الفارسي وقف العقل عند أنه لا ينفع إن لم يؤيد بتوفيق في الدين أو بسعد في الدنيا لا تضر بنفسك في أن تجرب بها الآراء الفاسدة لتري المشير بها فسادها فتهلك فإن ملامة ذي الرأي الفاسد لك على مخالفته وأنت ناجم من المكاره خير لك من أن يعذرك وعندما كلاكما وأنت قد حصلت في المكاره إياك وأن تسر غيرك بما تسوء به نفسك فيما لم توجبه عليك شريعة أو فضيلة وقف العين عند الجهل بصفات البارئ عز وجل لا آفة أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه أعاننا الله على الاتساء به بمنه آمين غاضني أهل الجهل مرتين من عمري إحداهما بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام جهلي والثانية بسكوتهم عن الكلام بحضرة أيام علمي فهم أبدا ساكتون عما ينفعهم ناطقون فيما يضرهم وسرني أهل العلم مرتين من عمري إحداهما بتعليمي أيام جهلي والثانية من مذاكرة أيام علمي في فضل العلم والزهد في الدنيا أنهما لا يؤتيهم الله عز وجل إلا أهلهما ومستحقهما ومن نقص علو أحوال الدنيا من المال والصوت أن أكثر ما يقعان في غير أهلهما وفي من لا يستحقهما من طلب الفضائل لم يساير إلا أهلها ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم صديق من أهل المواساة والبر والصدق وحسن العشرة والصبر والوفاء والأمانة والحلم وصفاء الضمائر وصحة المودة ومن طلب الجاه والمال واللذات لم يساير إلا أمثال الكلاب الكلبة والثعالب الخلبة ولم يرافق في فلك الطريق إلا كل عدو في المعتقد خبيث الطبيعة. منفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة. وهو أنه يعلم حسن الفضائل فيأتيها ولو في الندرة. ويعلم قبح الرذائل فيجتنبها ولو في الندرة. ويسمع الثناء الحسن فيراغب في مثله. والثناء الرديء فينفر منه. فعلى هذه المقدمات يجب أن يكون للعلم حصة في كل فضيلة وللجهل حصة في كل رذيلة ولا يأتي الفضاء إلى من لم يتعلم العلم إلا صافي الطبع جدا فاضل التركيب وهذه منزلة خص بها النبيون عليهم السلام لأن الله تعالى علمهم الخير كله دون أن يتعلموه من الناس وقد رأيت من غمار العام من يجري من الاعتدال وحميد الأخلاق إلى ما لا يتقدمه فيه حكيم عالم رائض لنفسه ولكنه قليل جدا ورأيت ممن طالع العلوم وعرف عهود الأنبياء عليهم السلام ووصايا الحكماء وهو لا يتقدمه في خبث السيرة وفساد العلانية والسريرة شرار الخلق وهذا كثير جدا فعلمت أنها مواهب وحرمان من الله تعالى فصل في الأخلاق والسير احرص على أن توصف بسلامة الجانب وتحفظ من أن توصف بالدهاء فيكثر المتحفظون منك حتى ربما أضر ذلك بك وربما قتلك وطن نفسك على ما تكره يقل همك إذا أتاك ولم تستضر بتوقينك أولا ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما تحب مما لم تكن قدرته إذا تكاثرت الهموم سقطت كلها الغادر يفي للمجدود والوفي يغدر بالمحدود والسعيد كل السعيد في دنياه من لم يضطره الزمان إلى اختبار الإخوان لا تفكر في من يؤذيك، فإنك إن كنت مقبلا فهو هالك وساعدك يكفيك وإن كنت مدبرا فكل أحد يؤذيك. طوبة لمن علم من عيوب نفسه أكثر مما يعلم الناس منها. الصبر على الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام: فصبر عمن يقدر عليك ولا تقدر عليه، وصبر عمن تقدر عليه ولا يقدر عليك، وصبر عمن لا تقدر عليه ولا يقدر عليك. فالاول ذل ومهانة وليس من الفضائل. والرأي لمن خشي ما هو أشد مما يصبر عليه المتاركة والمباعدة والثاني فضل وبر وهو الحلم على الحقيقة وهو الذي يوصف به الفضلاء والثالث ينقسم إلى قسمين أما إن كان الجفاء ممن لم يقع منه إلا على سبيل الوهلة ويعلم قبح ما أتى به ويندم عليه فصبر عنه فضل وفرض وهو حلم على الحقيقة وأما من كان لا يدري مقدار نفسه ويظن لها حقا يستطيل به ولا يندم على ما سلف منه فالصبر عنه ذل للصابر وإفساد للمصبور عليه لأنه يزيد السشراء والمقارضة له سخر والصواب إعلامه بأنه كان ممكن أن ينتصر منه وأنه إنما ترك ذلك استرذانا له فقط وصيانة عن مراجعته ولا يزاد على ذلك وأما جفاء السفلة فليس جزاؤه إلا النكال وحده من جالس الناس لم يعدم هم من يؤلم نفسه وإثم يندم عليه في معاده وغيضا ينضج كبده وذلا ينكس همته فما الظن بعد بمن خالطهم وداخلهم والعز والراحة والسرور والسلامة في الانفراد عنهم ولكن اجعلهم كالنار تدفأ بها ولا تخالطها لو لم يكن في مجالسة الناس إلا عيبان لكفيا أحدهما الاسترسال عند الأنس بالأسرار المهلكة القاتلة التي لولا المجالسة لم يبح بها البائح والثاني مواقعة الغيبة المهلكة في الآخرة فلا سبيل إلى السلامة من هاتين البليتين إلا بالانفراد عن المجالسة جملة لا تحقر شيئا من عمل غد أن تحققه بأن تعجله اليوم وإن فإن قليل الأعمال يجتمع كثيرها وربما أعجز أمرها عند ذلك فبطل الكل لا تحقر مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم البعث أن تعجله الآن وإن قل فإنه يحط عنك كثيرا ولو اجتمع لقذف بك في النار الوجع والفقر والنكبة والخوف لا يحس أذاها إلا من كان فيها ولا يعلمه من كان خارجا عنها وفساد الرأي والإثم والعار لا يعلم قبحها إلا من كان خارجا عنها وليس يراه من كان داخلا فيها الأمن والصحة والغنى لا يعرف حقها إلا من كان خارجا عنها وليس يعرفه من كان فيها وجود الرأي والفضائل وعمل الآخرة لا يعرف فضلها إلا من كان من أهلها ولا يعرفه من لم يكن من أهلها أول من يزهد في الغادر من غدر له الغادر وأول من يمقط شاهد الزور من شاهد له به وأول من تهون الزانية في عينه الذي يزني بها ما رأينا شيئا فسد فعاد إلى صحته إلا بعد لأيه فكيف بدماغ يتوالى عليه فساد السكر كل ليلة وإن عقلا زين لصاحبه تعجيل إفساده كل ليلة لاقل ينبغي أن يتهم الطريق تبرم والزوايا تكرم وكثرة المال ترغب وقلته تقنع قد ينحس العاقل بتدبيره ولا يجوز أن يسعد الأحمق بتدبيره لا شيء اضر على السلطان من كثرة المتفرغين حواليه فالحازم يشغلهم بما لا يظلمهم فيه فإن لم يفعل شغلوه بما يظلمونه فيه وأما مقرب أعدائه فذلك قاتل نفسه كثرة وقوع العين على الشخص يسهل أمره ويهونه التهويل بلزوم زي ما والإكفهرار وقلة الإنبساط ستائر جعلها الجهال الذين مكنتهم الدنيا أمام جهلهم لا يغتر العاقل بصداقة حديثة له أيام دولته فكل أحد صديقه يومئذ اجهد في أن تستعين في أمورك بمن يريد منها لنفسه مثل ما تريد لنفسك ولا تستعين فيها بمن حظه من غيرك لحظه منك لا تجب عن كلام نقل إليك عن ناقل حتى توقن أنه قاله فإن من نقل إليك كذبا رجع من عندك بحق ثق بالمتدين وإن كان على غير دينك ولا تثق بالمستخف وإن أظهر أنه على دينك من استخف بحرمات الله تعالى فلا تأمنه على شيء مما تشتق عليه. وجدت المشاركين بأرواحهم أكثر من المشاركين بأموالهم. هذا شيء طال اختباري إياه. ولم أجد قط على طول التجربة سواه فاعيتني معرفة العلة في ذلك حتى قدرت أنها طبيعة في البشر. من قبيح الظلم الإنكار على من أكثر الإساءة. إذا أحسن في الندرة من استراح من عدو واحد حدث له أعداء كثيرة أشبه ما رأيت بالدنيا خيال الذل وهو تماثيل مركبة على مطحنة خشب تدار بسرعة فتغيب طائفة وتبدو أخرى طال تعجبي في الموت وذلك أني صحبت أقواما صحبة الروح للجسد من صدق المودة فلما ماته رأيت بعضهم في النوم ولم أرى بعضهم وقد كنت عاهدت بعضهم في الحياة على التزاور في المنام بعد الموت إن أمكن ذلك فلم أره في النوم بعد أن تقدمني إلى دار الآخرة فلا أدري أنسي شغل غفلة النفس ونسيانها في دار الابتلاء ما كانت فيه قبل حلولها في الجسد كغفلة من وقع في طين غمر عن كل ما عهد وعرف قبل ذلك ثم أطلت الفترة أيضا في ذلك فلاح لي شعب زائد من البيان وهو أني رأيت النائم إذا همت نفسه بالتخلي من جسده وقوي حسها حتى تشاهد الغيوب قد نسيت ما كانت فيه قبيل نومها نسيانا تاما البتة على قرب أهدها به وحدثت لها أحوال أخرى وهي في ذلك ذاكرة حساسة متنذذة آلمة ولذة النوم محسوسة في حاله لأن النائمة يلتذ ويحتلم ويخاف ويحزن في حال نومه إنما تأنس النفس بالنفس وأما الجسد فمستثقل مبروم به ودليل ذلك استعجال المرء بدفن جسد حبيبه إذا ثارقته نفسه وأسافه لذهاب النفس وإن كان الجسد حاضرا بين يديه لم أرى لإبليس أصيد ولا أقبح ولا أحمق من كلمتين ألقاهما على ألسنة دعاته إحداهما اعتذار من أساء بأن فلانا أساء قبله والثانية استسهال الإنسان أن يسيء اليوم لأنه قد أساء أمس أو أن يسيء في وجه ما لأنه قد أساء في غيره فقد صارت هاتان الكلمتان عذرا مسهلتين للشر ومدخلتين له في حد ما يعرف ويحمل ولا ينكر استعمل سوء الظن حيث تقدر على توفيته حقه في التحفظ والتأهب واستعمل حسن الظن حيث لا طاقة بك على التحفظ فتربح راحة النفس حد الجود وغايته أن تبذل الفضل كله في وجوه البر وأفضل ذلك في الجار المحتاج وذي الرحم الفقير وذي النعمة الذاهبة والأحمر فاقة ومنع الفضل من هذه الوجوه داخل في البخل وعلى قدر التقصيل والتوسع في ذلك يكون المدح والذم وما وضع في غير هذه الوجوه فهو تبذيع وهو مذموم وما بذلت من قوتك لمن هو أمس حاجة منك فهو فضل وإيثار وهو خير من الجود وما منع من هذا فهو لا حمد ولا ذم وهو انتصاف بذل الواجبات فرض وبذل ما فضل عن القوت جود والإيثار على النفس من القوت بما لا تهلك على عدمه فضل ومنع الواجبات حرام ومنع ما فضل عن القوت بخل وشح والمنع من الإيثار ببعض القوت عذر ومنع النفسي والأهل القوت أو بعضه نتن ورذالة ومعصية والسخاء بما ظلمت فيه أو اخذته بغير حقه ظلم مكرر والذم جزاء ذلك للحمد لأنك إنما تبذل مال غيرك على الحقيقة لا مالك ويطاء الناس حقوقهم مما عندك ليس جودا ولكنه حق حد الشجاعة بذل النفس للموت عن الدين والحريم وعن الجار المضطهد وعن المستجير المظلوم وعن الهضيمة ظلما في المال والعرض وفي سائر سبل الحق سواء قل من يعارض أو كثر والتقصير عما ذكرنا جبن وخور وبذلها في عرض دنيا تهور وحمق وأحمق من ذلك من بذلها في المنع عن الحقوق الواجبات قبلك أو قبل غيرك وأحمق من هؤلاء كلهم قوم شاهدناهم لا يدرون فيما يبذلون أنفسهم أتارة يقاتلون زيداً عن عمر وتارة يقاتلون عمراً عن زيد ولعل ذلك يكون في يوم واحد فيتعرضون للمحالك بلا مانا فيقتلون أنفسهم إلى النار أو يفرون إلى العار وقد أنذر بهؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل وللمقتل فيما قتل حد العفة أن تغض بصرك وجميع جوارحك عن الأجسام التي لا تحل لك فما عدا هذا فهو عهر وما نقص حتى يمسك عما أحل الله تعالى فهو ضعف وعز حد العدل أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه وحد الجور أن تأخذه ولا تعطيه وحد الكرم أن تعطي من نفسك الحق طائعة. وتتجافى عن حقك لغيرك قادرة وهو فضل أيضا وكل جود كرم وفضل وليس كل كرم وفضل جودا فالفضل أعم والجود أخص إذ الحلم فضل وليس جودا والفضل فرض زدت عليه نافلة إهمال ساعة يفسد رياضة سنة خطأ الواحد خير في تدبير الأمور من صواب الجماعة التي لا يجمعها واحد لأن خطأ الواحد في ذلك يستدرك وصواب الجماعة يضري على استدامة الإهمال وفي ذلك الهلاك نوار الفتنة لا يعقد كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة والطلاع على ما قالت الأنبياء وصلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي أداب النفس وعاني مداواتها حتى أعانى الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها ليتعظ بذلك متعظ يوما إن شاء الله فمنها كلف في الرضا وإفراط في الغضب فلم أزل أداوي ذلك حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط وامتنعت مما لا يحل من الانتصار وتحملت من ذلك ثقلا شديدا وصبرت على مضض مؤلما كان ربما أمرضني وأعجزني ذلك في الرضا وكأني سامحت نفسي في ذلك لأنها تمثلت أن ترك ذلك لهم ومنها دعابة غالبة فالذي قدرت عليه فيها امساكي عما يغضب الممازح وسمحت نفسي فيها إذا رأيت تركها من الانغلاق ومن الكبر ومنها عجب شديد فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيوبها حتى ذهب كله ولم له والحمد لله أثر بل كلفت نفسي احتقار قدرها جملة واستعمال التواضع ومنها حركات كانت تولدها غرارة الصبا وضعف الأعضاء فقصرت نفسي على تركها فذهبت ومنها محبة في بعد الصيت والغلبة فالذي وقفت عليه من معاناة هذا الداء الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة والله المستعان على الباقي مع أن ظهور النفس الغضبية إذا كانت منقادة للناطقة فضل وخلق محمود ومنها إفتراط في العنفة بغضت إلي إنكاح الحرم جملة بكل وجه وصعبت ذلك في طبيعتي وكأني توقفت عن مغالبة هذا الإفراط الذي أعرف قبحه دعوارض اعترضت عليه والله المستعان. ومنها عيبان قد سترهما الله تعالى وأعان على مقاومتهما وأعان بلطفه عليهما فذهب إحداهما البته، ولله الحمد وكأن السعادة كانت مكرة به فإذا لاح منه طالع قصدت طمسه وطولن الثاني منهما فكان إذا ثارت منه مدوده نبضت عروقه فكاد يظهر ثم يسر الله تعالى قدعه بضرب من لطفه تعالى حتى أخلد ومنها حقد مفرط قدرت بعون الله تعالى على طيه وستره وغلبته على إظهار جميع نتائجه وأما قطعه البتة فلم أقدر عليه وأعجزني معه أن أصادق من عاداني عداوة صحيحة وأما الظن فيعده قوم عيبا على الإطلاق وليس كذلك إلا إذا أدى صاحبه إلى ما لا يحل في الديانة أو إلى ما يقبح في المعاملة وإلا فهو حزم والحزم فضيلة وأما الذي يعيبني به جهال أعدائي من أني لا أبالي فيما أعتقد حقا عن مخالفة من خالفته ولو أنهم جميع من على ظهر الأرض وأنني لا أبالي موافقة كثير من أهل بلادي في زيهم الذي قد تحودوه لغير معنى فهذه الخصلة عندي من أكبر فضائل التي لا مثيل لها ولا عمري لو لم تكن في وأعوذ بالله لكانت من أعظم متمنياتي وطلباتي عند خالق عز وجل وأنا أوصي بذلك كل من بلغه كلامي فلينفعه اتباعه الناس في الباطل والفضول إذا أسخط ربه تعالى وغبن عقله أو آلم نفسه وجسده وتكلف مؤونة لا سائدة فيها وقد عابني أيضا بعض من غاب عن معرفة الحقائق أني لا أعلم لنيل من نال مني وأني أتعدى ذلك من نفسي إلى إخواني فلا أمتعد لهم إذا نيل منهم بحضرتي وأنا أقول إن من وصفني بذلك فقد أجمل الكلام ولم يفسره. والكلام إذا أجمل درج فيه تحسين قبيح وتقبيح الحسن. ألا ترى لو أن قائلا قال إن فلانا يطع أخته، لفحش ذلك واستقبحه كل سامع. حتى إذا فسر فقال هي أخته في الإسلام ظهر فحش هذا الإجمال وقبحه. وأما أنا فإني إن قلت لا أعلم لني منان مني لم أصدق. فالألم في ذلك مطبوع مجبول في البشر كلهم، لكنني قد قصرت نفسي على ألا أظهر لذلك غضبا ولا تحبطا ولا تهيجا، فإن تيسر لي الإمساك عن المقارنة جملة بأن أتأهب لذلك، فهو الذي أعتمد عليه بحول الله تعالى وقوته. وإن بادرني الأمر، لم أقارض إلا بكلام مؤلم غير فاحش، أتحر فيه الصدق ولا أخرجه ما خرج الغضب ولا الجهل. وبالجملة. فإني كاره لهذا إلا لضرورة داعية إليه مما أرجو به قمع المستشر في النيل مني أو قدع الناقل إليه إذ أكثر الناس محبون لاسماء المكروه من يسمعونه إياه على ألسنة غيرهم ولا شيء أقدع لهم من هذا الوجه فإنهم يكفون به أن نقلهم المكاره على ألسنة الناس إلى الناس وهذا شيء لا يفيد إلا إفساد الضمائر وادخال النمائم فقط ثم بعد هذا فإن النائل مني لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا فإن كان كاذبا فلقد عجل الله لي الانتصار منه على لسان نفسه بأن حصل في جملة أهل الكذب وبأن نبه على فضلي بأن نسب إلي ما أنا منه بريء العرض وما يعلم أكثر السامعون له كذبه، إما في وقته وإما بعد بحثهم عما قال وإن كان صادقا فإنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه إما أن أكون شاركته في أمر استرحت إليه استراحة المرء إلى من يقدر فيه ثقة وأمانة فهذا أسوأ الناس حالة وكفى به سقوطا وضعه وإما أن يكون عابني بما يظن أنه عيب وليس عيبا فقد كفاني جهله شأنه وهو المعيب لا من عاب وإما أن يكون عابني بعيب هو في على الحقيقة وعلم مني نقصا أطلق به لسانه فإن كان صادقا فنفسي أحق بأن ألوم منه وأنا حينئذ أجدر بالغضب على نفسي مني على من عابني بالحق وأما أمر إخواني فإني لست أمسك عن الامتعاض لهم لكني أمثاظ امتعاضا رفيقا لا أزيد فيه على أن أندم القائل منهم بحضرتي وأجعله يتذمم ويعتذر ويخجل ويتنصل وذلك بأن أسلك به طريق ذم من من الناس وأن نظر المرء في أمر نفسه والتهمم بإصلاحها أولى به من تتبع عثرات الناس وبأن أذكر فضل صديقي فأبكشته على اقتصاره على ذكر العيب دون ذكر فضيلة وأن أقول له إنه لا يرضى بذلك فيك فهو أولى بالكرم منك فلا ترض لنفسك بهذا أو نحو هذا من القول وأما أنهارش القائل فأحميه وأهيج طباعه واستثير غضبه فينبعث منه في صديقي ما أكره فأنا الجان حينئذ على صديقي والمعرض له بقبيح السب وتكراره فيه وإسماعه من لم يسمعه والإغراء به وربما كنت أيضا في ذلك جانيا على نفسي ما لا ينبغي لصديقي أن يرضاه لي من إسماعي الجفاء والمكروه وأنا لا أريد من صديقي أن يذب عني بأكثر من الوجه الذي حدت فإن تعدى ذلك إلى أن يساب النائل مني حتى يولد بذلك أن يتضاعف النيل وأن يتعدى أيضا إليه بقبيح المواجهة وربما إلى أبوي وأبويه على قدر سفه النائل ومنزلته من البذاء وربما كانت منازعة بالأيدي فأنا مستنقص لفعله في ذلك زار عليه متظلم منه غير شاكر الله لكني ألومه على ذلك أشد اللوم وبالله التوفيق وذمني أيضا بعض من تعسف الأمور دون تحقيق بأني أضيع مالي وهذه جملة بيانها أني لا أضيع منه إلا ما كان في حفظه نقص ديني أو اخلاق عرضي أو إتعاب نفسي فإني أرى الذي أحفظ من هذه الثلاثة وإن قل أجل في العوض مما يضيع من مالي ولو أنه كل ما ذرت عليه الشمس ووجدت أفضل نعم الله تعالى على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره فما استعنت على قمع هذه الطوالح الفاسدة وعلى كل خير في الدنيا والدين إلا بما في قوة من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى وأما من طبع على الجور واستسهاله وعلى الظلم واستخفافه فليأس من أن يصلح نفسه أو يقوم طباعه أبدا وليعلم أنه لا يفلح في دين ولا في خلق محمود وأما الزهو والحسد والكذب والخيانة فلم أعرفها بطبيع قط وكأني لا حمد لي في تركها لمنافرة جبلة إياها والحمد لله رب العالمين من عيب حب الذكر أنه يحبط الأعمال إذا أحب عاملها أن يذكر بها فكاد يكون شركا لأنه يعمل لغير الله عز وجل وهو يطمس الفضائل لأن صاحبه لا يكاد يفعل الخير حبا للخير لكن ليذكر به أبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك لأنه نبه على نقصك وأبلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيك لأنه نبه على فضلك ولقد انتصر لك من نفسه بذلك وباستهدافه إلى الإنكار واللائمة لو علم الناقص نقصه لكان كاملا لا يخلو مخلوق من عيب فالسعيد من قلت عيوبه ودقت أكثر ما يكون ما لم يظن والحزم هو التأهب لما يظن فسبحان مرتب ذلك ليري الإنسان عزه وافتقاره إلى خالقه تعالى فصل في الإخوان والصداقة والنصيحة استبقاك من عاتبك وزهد فيك من استهان بسيئاتك العتاب للصديق كالسبك للسبيكة فإما تصفو وإما تطير من طوى من إخوانك سره الذي يعنيك دونك أخوى لك ممن أفشع سرك لأن من أفشع سرك فإنما خانك فقط ومن طوى سره دونك منهم فقد خانك واستخونك. لا ترغب في من يزهد فيك فتحصل على الخيبة والخزي. لا تزهد في من يرغب فيك فإنه باب من أبواب الظلم وترك مقارضة الإحسان وهذا قبيح. من امتحن بأن يخالط الناس فلا يلقي بوهمه كله إلى من صحب. ولا يبن منه إلا على أنه عدو مناصب ولا يصبح كل غدات إلا وهو مترقب من غدر إخوانه وسوء معاملته مثل ما يترقب من العدو المكاشف فإن سلم من ذلك فلله الحمد وإن كانت الأخرى ألفا متأهبا ولم يمتهم وأنا أعلمك أن بعض من خالصني مودة وأصفاني إياها غاية الصفاء في حال الشدة والرخاء والسعة والضيق والغضب والرضا تغير علي أقبح تغير بعد 12 عاما متصلة في غاية الصفاء لسبب لطيف جدا ما قدرت قط أنه يؤثر مثله في أحد من الناس ما صلح لي بعدها ولقد أهمني ذلك سنين كثيرة هما شديدا ولكن لا تستعمل مع هذا سوء المعاملة فتلحق بذو الشرارة من الناس وأهل الخب منهم ولكن هنا طريق وعرة المسلك، شاقة المتكلف، يحتاج سالكها إلى أن يكون أهدى من القطاع، وأحذر من العقعق، حتى يفارق الناس راحلا إلى ربه تعالى. وهذه الطريق هي طريق الفوز في الدين والدنيا، يحرز صاحبها صفاء نيات ذوي النفوس السليمة، والعقود الصحيحة، البراء من المكر والخديعة، ويحوي فضائل الأبرار وسجايا الفضلاء ويحصل مع ذلك على سلامة الدهاء وتخلص الخبثاء والنتراء والدهاء وهي أن تكتم سر كل من وثق بك ولا تكشي إلى أحد من إخوانك ولا من غيرهم من سرك ما يمكنك قيه بوجه من الوجوه ولو أنه أخص الناس بك وأن تفي لجميع من ائتملك ولا تأمن أحدا على شيء من أمرك تشفق عليه إلا عن ضرورة لا بد منها تدحين حينئذ واجتهد وعلى الله تعالى الكفاية وابذل الفضل مالك وجاهك لكل من سألك أو لم يسألك ولكل من احتاج إليك وإن لم يعتمدك بالرغبة فلا تشعر نفسك انتظار مقارضة على ذلك من غير ربك عز وجل ولا تبن إلا على أن من أحسنت إليه أول مضر بك وساع عليك فإن ذوي التراكيب الخبيثة يبغضون لشدة الحسد كل من أحسن إليهم إذا رأوه في أعلى من أحوالهم وعامل كل أحد في الإنس أجمل معاملة وأضمر السلو عنه إن فات ببعض الآفات التي تأتي مع مرور الأيام والليالي تعش مسالما مستريحا لا تنصح على شرط القبول ولا تشفع على شرط الإجابة ولا تهب على شرط الإثابة لكن على سبيل استعمال الفضل وتأدية ما عليك من النصيحة والشفاعة وبذل المعروف حد الصداقة الذي يدور على طرف محدود هو أن يكون المرء يسوءه ما يسوء الآخر ويسره ما يسره فما سفل عن هذا فليس صديقا ومن حمل هذه الصفة فهو الصديق وقد يكون المرء صديقا لمن ليس صديقه وأما الذي يدخل في باب الإضافة فهو المصادق فهذا يقتضي فعلا من فاعله إذ قد يحب الإنسان من يبغضه وأكثر ذلك في الآباء مع الأبناء وفي الإخوة مع إخوتهم وبين الأزواج وفي من صارت محبته عشقا وليس كل صديق ناصحا لكن كل ناصح صديق فيما نصح فيه وحد النصيحة هو أن يسوء المرء ما ضر الآخر ساء ذلك الآخر أو لم يسوء وأن يسره ما نفعه سر الآخر أو ساءه فهذا شرط النصيحة زائد على شروط الصداقة وأقصى غايات الصداقة التي لا مزيد فيها من شاركك بنفسه وماله لغير علة توجب ذلك وآثرك على من سواك ولولا أني شاهدت مظفرا ومباركا صاحبي بلانسية لقدرت أن هذا الخلق معدوم في زماننا ولكني ما رأيت قط رجلين استوفيا جميع أسباب الصداقة مع تأتي الأحوال الموجبة للفرقة غيرهما ليس شيء من الفضائل أشبه بالرذائل من الاستكثار من الأخوان والأصدقاء فإن ذلك فضيلة تامة متركبة لأنهم لا يكتسبون إلا بالحلم والجود والصبر والوفاء والاستضلاء والمشاركة والعثة وحسن الدفاع وتعليم العلم وبكل حالة محمودة ولسنا نعني الشاكرية والأثباء أيام أو أولئك لصوص الإخوان وخبث الأصدقاء والذين يظن أنهم أولياء وليس كذلك ودليل ذلك انحرافهم عند انحراف الدنيا ولا نعني أيضا المصادقين لبعض الأطماع وللمتنادمين المتنادمين على الخمر والمجتمعين على المعاصي والقبائح والمتعلفين على النيل من الأعراض والأخذ في الفضول وما لا فائدة فيه فليس هؤلاء أصدقاء ودليل ذلك أن بعضهم ينال من بعض وينحرف عنه عند فقد تلك الردائل التي جمعتهم وإنما نعني إخوان الصفاء لغير معنى إلا لله عز وجل ما للتناصر على بعض الفضائل الجدية وإما لنفس المحبة المجردة فقط ولكن إذا أحصيت عيوب الاستكثار منهم فصعوبة الحال في إرضائهم والغرر في مشاركتهم وما يلزمك من الحق لهم عند نكبه تعرض لهم فإن غدرت بهم أو أسلمتهم لومت وذممت، وان وفيت أضرت بنفسك وربما هلكت وهذا الذي لا يرضى الفاضل بسواه إذا تنشب في الصداقة وإذا تفكرت في الهم بما يعرض لهم وفيهم من موت أو فراق أو غدر من يغدر منهم كاد السرور بهم لا يفي بالحزن الممض من أجلهم وليس في الرذائل شيء أشبه بالفضائل من محبة المده ودليل ذلك أنه في الوجه سخف ممن يرضى به وقد جاء في الأثر في المداحين ما جاء إلا أنه قد ينتفع به في الإقصار عن الشر والتزيد من الخير وفي أن يرغب في ذلك الخلق الممدوح ولقد صح عندي أن بعض السائسين للدنيا لقي رجلا من أهل الأذل للناس وقد قلد بعض الأعمال الخبيثة فقابله بالثناء عليه وبأنه قد سمع شكره مستفيضا ووصفه بالجميل والرفق منتشرا فكان ذلك سببا إلى إقصار ذلك الفاسق عن كثير من شره بعض أنواع النصيحة يشكل تمييزه من النميمة لأن من سمع إنسانا يذم آخر ظالما له، أو يكيده ظالما له، فكتم ذلك عن المقول فيه والمكيد، كان الكاتم لذلك ظالما مذموما، ثم إن علمه بذلك على وجهه، كان ربما ولد على الذام والكائد ما لم يبلغه استحقاقه بعد من الأذى، فيكون ظالما له، وليس من الحق أن يقتص من الظالم بأكثر من قدر ظلمه، فالتخلص في هذا الباب صعب إلا على ذوي العقول، والرأي للعاقل في مثل هذا أن يحفظ المقول فيه من القائل فقط دون أن يبلغه ما قال لئلا يقع في الاسترسال زائد فيهلك واما في الكيد فالواجب أن يحفظه من الوجه الذي يكاد منه بألطف ما يقدر في الكتمان على الكائد وأبلغ ما يقدر في تحفيظ المكيد ولا يزد على هذا شيئا وأما النميمة فهي لما سمع مما لا ضرر فيه على المبلغ إليه وبالله التوفيق النصيحة مرتان فالأولى فرض وديانة والثانية تنبيه وتذكير وأما الثالثة فتوبيخ وتقريع وليس وراء ذلك إلا الركل واللطام وربما أشد من ذلك من البغي والأذى اللهم إلا في معاني الديانة فواجب على المرء ترداد النص فيها رضي المنصوح أو سخط تأذى الناصح بذلك أو لم يتأذى إذا نصحت، أنصح سرا لا جهراً وبتعريض لا تصريح، إلا لمن لا يفهم فلا بد له من التصريح، ولا تنصح على شرط القبول منك. إن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم، لا نصح، وطالب طاعة وملك لا مؤدي حق أمانة وأخوة، وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة، لكن حكم الأمير مع رعيته والسيد مع عبده. لا تكلف صديقا إلا مثل ما تبذل له من نفسك فإن طلبت أكثر فأنت ظالم ولا تكسب إلا على شرط الفقد ولا تتولى إلا على شرط العزلة وإلا فأنت مضر بنفسك خبيث السيرة مسامحة أهل الاستئثار والاستغنام والتغافل لهم ليس مرؤة ولا فضيلة بل هو مهانة وضعث وتضرية لهم على التمادي على ذلك الخلق المذموم وتغبيط لهم به وعون على ذلك الفعل السوء وإنما تكون المسامحة مرؤة لأهل الإنصاف المبادرين إلى الإنصاف والإيثار فهؤلاء فرض على أهل الفضل أن يعاملوهم بمثل ذلك لا سيما ما إن كانت حاجتهم أمس وضرورتهم أشد فإن قال قائل فإذا كان كلامك هذا موجبا لإسقاط المسامحة والتغافل للإخوان فقد استوى الصديق والعدو والأجنبي في المعاملة وهذا إفساد ظاهر فنقول وبالله التوفيق كلا ما نحض إلا على المسامحة والإثار والتغافل ليس له للتغنم لكن للصديق حقه فإن أردت معرفة وجه العمل في هذا والوقوف على نهج الحق فإن القصة التي توجب الأثرة من المرأ على نفسه صديقه ينبغي لكل واحد من الصديقين أن يتأمل ذلك النازل فأيهما كان امس حاجة فيه وأظهر ضرورة لديه فحكم الصداقة والمروءة يقتضي للآخر ويوجب عليه أن يؤثر على نفسه في ذلك فإن لم يفعل فهو متغنم مستكثر لا ينبغي أن يسامح البته إذ ليس صديقا ولا أخاه فأما إذا استوت حاجتهما واتفقت ضرورتهما فحق الصداقة هنا أن يسارع كل واحد منهما إلى الأثارة على نفسه فإن فعل ذلك فهما صديقان وإن بدر أحدهما إلى ذلك ولم يبادر الآخر إليه فإن كانت عادته هذه فليس صديقا، ولا ينبغي أن يعامل معاملة الصداقة وإن كان قد يبادره أيضا إلى مثل ذلك في قصة أخرى فهما صديقان من أردت قضاء حاجته؟ بعد أن سألك إياها هو اردت ابتداءه بقضائها فلا تعمل له إلا ما يريد هو لا ما تريد أنت وإلا فأمسك فإن تعديت هذا كنت مسيئا لا محسنا ومستحقا للوم منه ومن غيره لا للشكر ومقتضيا للعداوة لا للصداقه لا تنقل إلى صديقك ما يؤلم نفسه ولا ينتفع بمعرفته فهذا فعل الأردال ولا تكتمه ما يستضر بجهله فهذا فعل أهل الشر لا يسرك أن تمدح بما ليس فيك بل يعظم غمك بذلك لأنه نقصك ينبه الناس عليه ويسمعهم إياه وسخرية منك وهزأ بك ولا يرضى بهذا إلا أحمق ضعيف العقل ولا فأس إذا ذمنت بما ليس فيك بل افرح فإنه فضلك ينبه الناس عليه ولكن افرح إذا كان فيك ما تستحق به المدح وسواء مدحت به أو لم تمدح وحزن إذا كان فيك ما تستحق به الذم وسواء ذممت به أو لم تذم من سمع قائلا يقول في امرأة صديقه قول سوء فلا يخبره بذلك أصلا لسيما إن كان القائل عيابة وقاعا في الناس سليط اللسان أو دافع مغرم عن نفسه يريد أن يكثر أمثاله في الناس وهذا كثير موجود وبالجملة فلا يحدث الإنسان إلا بالحق وقول هذا القائل لا يدرى حق هو أن باطل إلا أنه في الديانة عظيم فإن سمع القول في بجماعة وعلم أن أصل ذلك القول شائع وليس راجعا إلى قول إنسان واحد أو اطلع على حقيقة إلا أنه لا يقدر أن يوقف صديقه على ما وقفه عليه فليخبره بذلك بينه وبينه في لفق وليقل له النساء كثير أو حص منزلك وتقف أهلك واجتنب أمر كذا وتحفظ من وجه كذا فإن قبل المنصوح وتحرز فحظ نفسه أصاب وإن رآه لا يتحفظ ولا يبالي أمسك ولا يعاوده بكلمة وتمادى على صداقته إياه فليس في أن يصدقه في قوله ما يجب القطيعه فإن اطلع على حقيقة وقدر أن يوقف صديقه على مثل ما وقف عليه هو من الحقيقة ففرض عليه أن يخبره بذلك وأن يوقفه على الجلية فإن غير فذلك وإن راه لا يغير فليجتنب صحبته فإنه رذل لا خير فيه ولا نقية ودخول رجل مستتر في منزل المرء دليل سوء لا يحتاج إلى غيره ودخول المرأة في منزل رجل على سبيل التستر مثل ذلك أيضا وطلب دليل أكثر من هذين سخ وواجب أن يجتنب مثل هذه المرأة وفراقها على كل حال وممسكها لا يبعد عن الدياثة الناس في أخلاقهم على سبع مراتب فطائفة تمدح في الوجه وتذم في المغيب وهذه صفة أهل النفاق من العيابين وهذا خلق فاش في الناس غالب عليهم وطائفة تذم في المشهد والمغيب وهذه صفة أهل السلاعة والوقاحة من العيابين وطائفة تمدح في الوجه والغيب وهذه صفة أهل الملق والطمع وطائفة تذم في المشهد وتمدح في المغيب وهذه صفة أهل السخف والنواك. وأما أهل الفضل فيمسكون عن المدح والذم في المشاهدة ويثنون بالخير في المغيب أو يمسكون عن الذم وأما العيابون البراءاء من النفاق والقحة فيمسكون في المشهد ويذمون في المغيب وأما أهل السلامة فيمسكون عن المدح وعن الذم في المشهد والمغيب ومن كل هذه الصفات قد شاهدنا وبلونا إذا نصحت ففي الخلاء بكلام لين ولا تسند سب من تحدثه إلى غيرك فتكون نماما فإن خشنت كلامك في النصيحة فذلك إغراء وتنفير وقد قال الله تعالى فقولا لهم قولا لينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفروا وإن نصحت بشرط القبول منك فأنت ظالم ولعدك مخطئ في وجه نصلك فتكون مطالبا بقبول خطئك وبترك الصواب لكل شيء فائدة ولقد انتفعت بما حك أهل الجهل منفعة عظيمة وهي أنه توقد طبعي واحتدم خاطري وحمي فكري وتحيّ نشاطي، فكان ذلك سببا إلى توالي فلي عظيمة المنفعة ولولا استثارهم ساكني واقتداحهم كامني فانبعثت لفلك التواليف ولا تصاهر إلى صديق ولا تبايعه فما رأينا هذين العملين إلا سببا للقطيع وإن ظن أهل الجهل أن فيهما تاكيدا للصلة فليس كذلك لأن هذين العقدين داعيان كل واحد إلى طلب حظ نفسه والمؤثرون على أنفسهم قليل جدا فإذا اجتمع طلب كل من حظ نفسه وقعت المنازعة ومع وقوعها فساد المودة وأسلم المصاهرة مغبة مصاهرة الأهلين بعضهم بعضا لأن القرابة تقتضي الصبر وإن كرهوه لأنهم مضطرون إلى مال فكاك له من الاجتماع في النسب الذي توجب الطبيعة لكل أحد يدب عنه والحماية له فصل في أنواع المحبة وقد سئلت عن تحقيق القول فيها وفي أنواعها المحبة المحبة كلها جنس واحد ورسمها أنها الرغبة في المحبوب وكراهية مناثرته والرغبة في المقارضة منه بالمحبة وإنما قدر الناس أنها تختلف من أجل اختلاف الأغراض فيها وإنما اختلفت الأغراض من أجل اختلاف الأطماع وتزايدها وضعفها وانحسامها فتكون المحبة لله عز وجل وفيه وللاتفاق على بعض المطالب وللأبي وللابن وللقرابة والصديق وللسلطان ولذات الفراش وللمحسن وللمأمول والمعشوق فهذا كله جنس واحد اختلفت أنواعه كما وصفت لك على قدر الطمع فيما ينال من المحبوب فلذلك اختلفت وجوه المحبة وقد رأينا من مات أسفا على ولده كما يموت العاشق أسفا على معشوقه وبلغنا عن من شهق من خوف الله تعالى ومحبته فمات ونجد المرء يغار على سلطانه وعلى صديقه كما يغار على ذات فراشه وكما يغار العاشق على معشوقه فأدنى أطماع المحب ممن يحب الحظة منه والرفعة لديه والزلفة عنده إذا لم يطمع في أكثر وهذه غاية أطماع المحبين لله عز وجل ثم يزيد الطمع في المجالسة، ثم في المحادثة والمؤازرة، وهذه أطماع المرء في سلطانه وصديقه وذوي رحمه، وأقصى أطماع المحب ممن يحب المخالطة بالأعضاء إذا رجى ذلك، ولذلك نجد المحب المفرط المحبة في ذات فراشه يرغب في مجامعتها على هيئات شتى، وفي أماكن مختلفة ليستكثر من الاتصال، ويدخل في هذا الباب الملامسة بالجسد والتقبيل وقد يقع بعض هذا الطمع في الأب في ولده فيتعدى إلى التقبيل والتعنيق وكل ما ذكرناه إنما هو على قدر الطمع فإذا حسم الطمع عن شيء ما لبعض الأسباب الموجبة له مالت النفس إلى ما تطمع فيه ونجد المقر بالرؤية لله عز وجل شديد الحنين إليه أظيم النزوع نحوها لا يقنع بدرجة دونها لأنه يطمع فيها ونجد المنكر لها لا تحن نفسه إلى ذلك ولا يتمناه أصلا لأنه لا يطمع فيه ونجده يقتصر على الرضا والحلول في دار الكرامة فقط لأنه لا تطمع نفسه في أكثر ونجد المستحل لنكاح القرائب لا يقنع منهن بما يقنع المحرم لذلك ولا تقف محبته حيث تقف محبة من لا يطمع في ذلك فنجد من يستحل نكاح ابنته وابنت أخيه كالمجوس واليهود لا يقف من محبتهما حيث يقف المسلم بل نجدهما يتعشقان الابنة وابنة الأخ كتعشق المسلم من يطمع في مخالطته بالجماع ولا نجد مسلما يبلغ ذلك فيهما ولو أنهما أجمل من الشمس وكان هو ااهر الناس وأغزلهم فإن وجد ذلك في الندرة فلا تجده إلا من فاسد الدين وقد زال عنه ذلك الرادع فانفسح له الأمل وانفتح له باب الطمع ولا يؤمن من المسلم أن تفرط محبته لابنة عمه لحا حتى تصير عشقا وحتى تتجاوز محبته لها محبته لابنته وابنة أخيه وإن كانت أجمل منها لأنه يطمع من الوصول إلى ابنة عمه حيث لا يطمع من الوصول إلى ابنته وابنة أخيه ونجد النصراني قد أمن ذلك من نفسه في ابنة عمه أيضا لأنه لا يطمع منها في ذلك ولا يأمن ذلك من نفسه في أخته من الرضاعة لأنه طامع بها في شريعته فلاح بهذا عيانا ما ذكرنا من أن المحبة كلها جنس واحد لكنها تختلف أنواعها على قدر اختلاف الأغراض فيها وإلا فطبائع البشر كلهم واحدة إلا أن للعادة والاعتقاد الديني تأثيرا ظاهرا ولسنا نقول إن الطمع له تأثير في هذا الفن وحده لكننا نقول إن الطمع سبب إلى كل هم وحتى في الأموال والأحوال فإن نجد الإنسان يموت جاره وخاله وصديقه وابن عمته وعمه لأم وابن أخيه لأم وجده أبو أمه وابن بنته فإذ لا مطمع له في ماله ارتفع عنه الهم بفوت عن يده وإن جل خطره وعظم مقداره فلا سبيل إلى أن يمر الاهتمام بشيء منه بباله حتى إذا مات له عصبة على بعد أو مولا على بعد وحدث له الطمع في ماله حدث له من الهم والأسف والغيظ والفكرة بفوت اليسير منه عن يده أمر عظيم وهكذا في الأحوال فنجد الإنسان من أهل الطبقة المتأخرة لا يهتم لإنفاذ غيره أمور بلده دون أمره ولا لتقريب غيره وإبعاده حتى إذا حدث له طمع في هذه المرتبة حدث له من الهم والفكرة والغيظ أمر ربما قاده إلى تلف نفسه وتلف دنياه وأخرى فالطمع أصل لكل ذل ولكل هم وهو خلق سوء ذميم وضده نزاهه النفس وهذه صفة فاضلة متركبة من النجدة والجود والعدل والفهم لأنه قد فهم قلة الفائدة في استعمال ضدها فاستعملها وكانت فيه نجدة أنتجت له عزة نفسه فتنزه وكانت فيه طبيعة شاخاوة نفس فلم يهتم لما فاته وكانت فيه طبيعة عدل حببت إليه القناعة وقلة الطمع فاذا نزاهة النفس متركبة من هذه الصفات فالطمع الذي هو ضدها متركب من الصفات المضاده لهذه الصفات الاربعه وهي الجبن والشح والجور والجهل والرغبه طمع مستوفا زائد مستعمل ولولا الطمع ما ذل احد لاحد واخبرني ابو بكر بن ابي الفياض قال كتب عثمان بن محامس على باب داره باستجه يا عثمان لا تطمع فصول من هذا الباب من امتحن بقرب من يكره كمن امتحن ببعد من يحب ولا فرق إذا دع المحب في السلو فاجابته مضمونة وهي دعوة مجابة اقنع بمن عندك يقنع بك من عندك السعيد في المحبة هو من ابتلي بمن يقدر أن يلقي عليه قفلة ولا تلحقه في مواصلته تبعة من الله عز وجل ولا ملامة من الناس وصلاح ذلك أن يتوافقا في المحبة وتحريره أن يكون خاليين من الملل فإنه خلق سوء مبغض وتمامه نوم الأيام عنهما مدة انتفاع بعضهما ببعض وأنا بذلك إلا في الجنة وأما ضمانه بيقين فليس إلا فيها فهي دار القرار وإلا فلو حصل ذلك كله في الدنيا لم تؤمن الفجائع ولا قطع الهرم دون استيعاب اللذة إذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع المحبة الغيرة خلق فاضل متركب من النجدة والعدل لأن من عدل كره أن يتعدى إلى حرمة غيره وأن يتعدى غيره إلى حرمته ومن كانت النجدة طبعا له حدثت فيه عزة ومن العزة تحدث الأنفة من الاهتضام أخبرني بعض من صحبناه في الدهن عن نفسه أنه ما عرف الغيره قط حتى ابتلي بالمحبة فغار وكان هذا المخبر فاسد الطبع خبيث التركيب إلا أنه كان من أهل الفهم والجود درج المحبة خمس أولها الاستحسان وهو أن يتمثل الناظر صورة المنظور إليه حسنة أو يستحسن أخلاقه وهذا يدخل في باب التصادق ثم الإعجاب وهو رغبة الناظر في المنظور إليه وفي قربه ثم الألفة وهي الوحشة إليه متى غاب ثم الكلف وهي غلبة شغل البال به وهذا النوع يسمى في باب الغزل بالعشق ثم الشغف وهو امتناع النوم والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك ربما أدى ذلك إلى المرض أو إلى التوسوس أو إلى الموت وليس وراء ذلك منزلة في تناهي المحبة أصلاه كنا نظن أن العشق في ذوات الحركة والحدة من النساء أكثر فوجدنا الأمر بخلاف ذلك وهو في الساكنة الحركات أكثر ما لم يكن ذلك السكون بلها خصل في أنواع صباح الصور وقد سئلت عن تحقيق الكلام فيها الحلاوة رقة المحاسن ولطف الحركات وخفة الإشارات مقبول النفس لأعراض الصورة وان لم تكن هنالك صفات ظاهرة القوام جمال كل صفة على حدتها ورب جميل الصفات على انفراد كل صفة منها بارد الطلعة غير مليح ولا حسن ولا رائع ولا حلو الروعة بهاء الأعضاء الظاهرة مع جمال فيها وهي أيضا فراهة والعتق الحسن هو شيء ليس له في اللغة اسم يعبر به عنه غيره ولكنه محسوس في النفوس باتفاق كل من رآه، وهو برد مكسون على الوجه وإشراق يستميل القلوب نحوه فتجتمع الآراء على استحسانه ولم تكن هناك صفات جميلة وكأنه شيء في نفس المرئي تزيده نفس الرأي وهذه أجمل مراتب الصباحة لأن كل من رآه راقه واستحسنه وقبله حتى إذا تأملت الصفات إفرادا لم تر طائلا ثم تختلف الأهواء بعد هذا فمن مفضل للروعة ومن مفضل للحلاوة وما وجدنا أحدا قط يفضل القوام المنفرد الملاحة اجتماع شيء بشيء مما ذكرنا فصل فيما يتعامل الناس به وفي الأخلاق التلون المذموم هو التنقل من زين متكلف لا معنى له إلى زين آخر مثله في التكلف وفي أنه لا معنى له ومن حال لا معنى لها إلى حال لا معنى لها بلا سبب يوجب ذلك وأما من استعمل من الزي ما أمكنه مما به إليه حاجة وترك التزيد مما لا يحتاج إليه فهذا عين من عيون العقل والحكمة كبير وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في كل خير والذي أثنى الله تعالى على خلقه والذي جمع الله تعالى فيه أشتات الفضائل بتمامها وأبعده عن كل نقض يعود المريض مع أصحابه راجلا في أقصى المدينة بلا خف ولا نعل ولا قلنسوة ولا عمامة ويلبس الشعر إذا حضره وقد يلبس الوش من الحبرات إذا حضره ولا يتكلف ما لا يحتاج إليه ولا يترك ما يحتاج إليه ويستغني بما وجد عما لا يجد ومرة يمشي راجلا حافيا ومرة يلبس الخف ويركب البغلة الرائعة الشهباء ومرة يركب الفرس عريا ومرة يركب الناقة ومرة حمارة ويردف عليه بعض أصحابه ومرة يأكل التمر دون خبز والخبز يابس، ومرة يأكل العناق المشوية والبطيخ بالرطب والحلواء يأخذ القوت ويبذل الفضل ويترك ما لا يحتاج إليه ولا يتكلف فوق مقدار الحاجة ولا يغضب لنفسه ولا يدع الغضب لربه عز وجل الثبات الذي هو صحة العقد والثبات الذي هو اللجاج مشتبهان اجتباها لا يفرق بينهما إلا عارف بكيفية الأخلاق والفرق بينهما أن اللجاج هو ما كان على الباطل أو ما فعله الفاعل نصرا لما نشب فيه وقد لاح له فساده أو لم يلح له صوابه ولا فساده وهذا مذموم وضده الإنصاف وأما الثبات الذي هو صحة العقد فإنما يكون على الحق أو على اعتقده المرء حقا ما لم يلح له باطله وهذا محمود وضده الاضطراب وإنما يلام بعض هذين لأنه ضيع تدبر ما ثبت عليه وترك البحث عما التزم أحق هو أن باطل حد العقل استعمال الطاعات والفضائل وهذا الحد ينطوي فيه استناب المعاصي والرذائل وقد نص الله تعالى في غير موضع من كتابه على أن من عصاه لا يعقل قال تعالى حاكيا عن قوم وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير ثم قال تعالى مصدقا لهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وحد الحمق استعمال المعاصي والرذائل وأما التعدي وقذف الحجارة والتخليط في القول إنما هو جنون ومرار هائج وأما الحمق فهو ضد العقل وهما ما بينا آنفاه ولا واسطة بين الحمق والعقل إلا السخ وحد السخ هو العمل والقول بما لا يحتاج إليه في دين ولا دنيا ولا حميد خلق مما ليس معصية ولا طاعة ولا عون عليهما ولا فضيلة ولا رضيلة مؤذية ولكن من هذر القول وفضول العمل فعلى قدر الاستكثار من هذين الأمرين أو التقلل منهما يستحق المرء اسم السخف وقد يسخف المرء في قصة ويعقل في أخرى ويحمق في ثالثة مضد الجنون تمييز الأشياء ووجود القوة على التصرف في المعارف والصناعات وهذا الذي يسميه الأوائل النطق ولا واسطة بينهما وأما إحكام عمل الدنيا والتودد إلى الناس بما وافقهم وصلحت عليه حال المتودد من باطل أو غيره أو عيب أو ما عدا والتحيل في إنماء المال وبعد الصوت والتسبيب الجاه بكل ما أمكن من معصية ورديلة فليس عقله ولقد كان الذين صدقهم الله تعالى في أنهم لا يعقلون وأخضرنا تعالى بأنهم لا يعقلون سائسين لدنياهم مثمرين لأموالهم مدارين لملوكهم حافظين لرئاستهم لكن هذا الخلق يسمى الدهاء وضده الغفلة والسلامة وما إذا كان السعي فيما ذكرنا تصاونا وأنفة فهو يسمى الحزم وضده المنافلة التطيع وأما الوقار ووضع الكلام موضعه والتوسط في تدبير المعيشة ومسايرة الناس بالمسالمة فهذه الأخلاق تسمى الرزانة ويضد السخف الوفاء مركب من العدل والجود والنجدة لأن الوفية رأى من الجور الا لا يقالض من وثق به أو من أحسن إليه فعدل في ذلك ورأى أن يسمح بعاجل من الحظ يقتضيه له عدم الوفاء فجاد في ذلك ورأى أن يتجلد لما يتوقع من عاقبة الوفاء فشجع في ذلك أصول الفضائل كلها أربعة عنها تتركب كل فضيلة، وهي العدل والفهم والنجدة والجود، وأصول الرذائل كلها أربعة، عنها تتركب كل رذيلة، وهي أضداد التي ذكرنا وهي الجور والجهل والجبن والشح. الأمانة والعثة نوعان من أنواع العدل والجود، النزاهة في النفس فضيلة تتركب من النجدة والجود، وكذلك الصبر. الحلم نوع مفرد من أنواع النجدة، القناعة فضيلة مركبة من الجود والعدل، الحرص متولد عن الطمع، والطمع متولد عن الحسد، والحسد متولد عن الرغبة، والرغبة متولدة عن الجور والشح والجهل. وتتولد من الحرص ردائل عظيمة منها الذل والسرقة والغضب والزنا والقتل والعشق والهم بالفقر والمسألة لما بعيد الناس وإنما فرقنا بين الحرص والطمع لأن الحرص هو إظهار ما استكن في النفس من الطمع المدارة فضيلة متركبة من الحلم والصبر الصدق مركب من العدل والنجدة من جاء إليك بباطل رجع من عندك بحق وذلك أن من نقل إليك كذبا عن إنسان حرك طبعك فأجبته فراجع عنك بها فتحفظ من هذا ولا تجب إلا عن كلام صح عندك عن قائله لا شيء أقبح من الكذب ما ظنك بعيب يكون الكفر نوعا من أنواعه فكل كفر كذب الكذب جنس والكفر نوع تحته والكذب متولد من الجور والجبن والجهل لأن الجبن يولد مهانة النفس والكذاب مهين النفس بعيد من عزتها المحمودة رأيت الناس في كلامهم الذي هو فصل بينهم وبين الحمير والكلاب والحشرات ينقسمون أقساما ثلاثة أحدهما من لا يبال فيما أنفق كلامه فيتكلم بكل ما يسبق إلى لسانه غير محقق نصر حق ولا إنكار باطل وهذا هو الأغلب في الناس والثاني أن يتكلم ناصرا لما وقع في نفسه أنه حق ودافعا لما توهم أنه باطل غير محقق طلب الحقيقة لكن لجاجا فيما التزم وهذا كثير وهو دون الأول والثالث واضع الكلام في موضعه وهذا أعز من الكبريت الأحمر لقد طال هم من غاضه الحق إثنان عظمت راحتهما، أحدهما في غاية الحمد، والآخر في غاية الذم، وهما مطرح الدنيا، ومضطرح الحياء. لو لم يكن من التزيد في الدنيا، إلا أن كل إنسان في العالم، فإنه كل ليلة إذا نام، نسي كل ما يشفق عليه في يقظته، وكل ما يشفق منه، وكل ما يشره إليه. فيجده في تلك الحال لا يذكر ولدا ولا أهلا ولا جاها ولا خمولة ولا ولاية ولا عزلة ولا فقرا ولا غنى ولا مصيبة وكفى بهذا واعظا لمن عقل من عزيب تدبير الله عز وجل للعالم أن كل شيء إن اشتدت الحاجة إليه كان ذلك أهون له وتأمل ذلك في الماء فما ثوقه وكل شيء اشتد الغنى عنه كان ذلك عزله وتأمل ذلك في الياقوث الأحمر فما دونه الناس فيما يعانونه كالماشي في الفلا كلما قطع أرضا بدت له أرضون وكلما قضى المرء سببا حدثت له أسباب صدق من قال إن العاقل معذب في الدنيا وصدق من قال إنه مستريح فأما تعذيبه فبما يرى من انتشار الباطل وغلبة دوله وبما يحال بينه وبين اظهار الحق وما راحته فمن كل ما يهتم به سائع الناس من فضول الدنيا إياك وموافقة الجليس ومساعدة أهل زمانك فيما يضرك في أخراك أو في دنياك وإن قل فإنك لا تستفيد بذلك إلا الندامة حيث لا ينفعك الندم ولن يحمدك من ساعدته بل يسمت بك وأقل ما في ذلك وهو المضمون أنه لا يبالي بسوء عاقبتك وفساد مغبتك إياك ومخالفة الجليس ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضرك في دنياك ولا في أخراك وإن قل فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة وربما أدى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم دون منفعة أصلاه إن لم يكن بد من إغضاب الناس أو إغضاب الله عز وجل ولم تكن مندوحة عن مناثرة الحق أو مناثرة الخلق فأغضب الناس ونافرهم ولا تغضب ربك ولا تنافر الحق الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وعض أهل الجهل والمعاصي والرذائل واجب فمن وعظ بالجفاء والإكفهرار فقد أخطأ وتعدى طريقته صلى الله عليه وسلم وصار في أكثر الأمر مغريا للموعوض بالتمادي على أمره لجاجا وحردا ومغايضة للواعظ الجافي فيكون في وعظه مسيئا لا محسنا ومن وعظ ببشر وتبسم ولين وكأنه مشير برأي ومخبر عن غير الموعوض بما يستقبح من الموعوض فذلك أبلغ وانجع في الموعظة فإن لم يتقبل فلينتقل إلى الموعظة بالتحشيم وفي الخلاء فإن لم يقبل ففي حضرة من يستحي منه الموعوظ فهذا أدب الله تعالى في أمره بالقول باللين وكان صلى الله عليه وسلم لا يواجه بالموعظة لكن كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وقد أثنى عليه السلام على الرفق وأمر بالتيسير ونهى عن التنفير وكان يتخول بالموعظة خوف الملل وقال تعالى ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك وأما الغلظة والشدة فإنما تجب في حد من حدود الله تعالى فلالين في ذلك للقادر على إقامة الحد خاصة ومما ينجع في الوعظ أيضا السناء بحضرة المشيء على من فعل خلاف فعله فهذا داعية إلى عمل الخير وما أعلم لحب المدح فضلا إلا هذا وحده وهو أن يقتدي به من يسمع الثناء ولهذا يجب أن تؤرخ الفضائل والرذائل لينفر سامعها عن القبيح الماثور عن غيره ويرغب في الحسن المنقول عمن تقدمه ويتعظ بما سلف تأملت كل ما دون السماء وطالت فيه فكرتي فوجدت كل شيء فيه من حي وغير حي من طبعه إن قوي أن يخلع غيره من الأنواع كيفياته ويلبسه صفاته فترى الفاضلة يود لو كان الناس فضلاء وترى الناقص يود لو كان الناس نقصاء وترى كل من ذكر شيئا يحض عليه يقول وأنا أفعل أمر كذا وكل ذي مذهب يود لو كان الناس موافقين له وترى ذلك في العناصر إذا قوي بعضها على بعض أحاله إلى نوعيته وترى ذلك في تركيب الشجر وفي تغذي النبات والشجر بالماء ورطوبة الأرض وإحالتهما ذلك إلى نوعيتهما فسبحان مفترع ذلك ومدبره لا إله إلا هو من عزيب قدرة الله تعالى كثرة الخلق ثم لا ترى أحدا يشبه آخر شبها لا يكون بينهما فرق فيه وقد سألت من طال عمره وبلغ ثمانين عاما هرأ الصور فيما خلى مشبهة لهذه شبها واحدة قال لي لا بل لكل صورة فرقها وحكذ كل ما في العالم يعرف ذلك من تدبر الآلات وجميع الأجسام المركبات وطال تكرر بصره عليها فإنه حينئذ يميز ما بينها ويعرف بعضها من بعض بفروق فيها تعرفها النفس ولا يقدر أحد يعبر عنها بلسانه فسبحان القدير الحكيم الذي لا تتناهى مقدوراته من عجائب الدنيا قوم غلبت عليهم آمال فاسدة لا يحصلون منها إلا اتعاب النفس عاجله ثم الهم والإثم عاجلا كمن يتمنى غلاء الأقوات التي في غلائها هلاك الناس وكمن يتمنى بعض الأمور التي فيها الضرر لغيره وإن كانت له فيها منفعة فإن تأميله ما يؤمل من ذلك لا يعجل له ذلك قبل وقته ولا يأتيه من ذلك بما ليس في علم الله تعالى تكونه فلو سمن الخير والرخاء لتعجل الأجر والراحة والفضيلة ولم يتعب نفسه طرفة عين فما فوقها فاعجبوا لفساد هذه الأخلاق بلا منفعة خصل في مداوات أدواء الأخلاق الفاسدة من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنيه فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أنها مصيبة الأبد وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيوبا وأضعفهم تمييزا وأول ذلك أنهم ضعيف العقل جاهل ولا عيب أشد من هذين لأن العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغانبها وسعى في قمعها والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه إما لقلة علمه وتمييزه وضعف فكرته وإما لأنه يقدر أن عيوبه خصال وهذا أشد عيب في الأرض وفي الناس كثير يفخرون بالزنا واللياطة والسرقة والظلم فيعجب بتأتي هذه النحوس له وبقوته على هذه المخازي وعلم يقينا أنه لا يسلم إنسي من نقص حاش الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم فمن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط وصار من السخف والضعة والرذالة والخسه وضعف التمييز والعقل وقلة الفهم بحيث لا يتخلف عن متخلف من الارذال وبحيث ليس تحته منزلة من الدناءه فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه والاشتغال بذلك من الإعجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره لا في الدنيا ولا في الآخرة وما أدري لسماع عيوب الناس خصلة سوى الاتعاض بما يسمع المرء منها فيجتنبها ويسعى في إزالة ما فيه منها بحول الله تعالى وقوته وأما النطق بعيوب الناس فعيب كبير لا يسوغ أصلا والواجب اجتنابه إلا في نصيحة من يتوقع عليه الأذى بمداخلة المعيد أو على سبيل تبكيث المعجب فقط في وجهه لا خلف ظهره ثم يقول للمعجب يرجع إلى نفسك فإذا ما عيوبها فقد داويت عجبك ولا تمثل بين نفسك وبين من هو أكثر عيوبا منها فتستسهل الرذائل وتكون مقلدا لأهل الشر وقد ذم تقليد أهل الخير فكيف تقليد أهل الشر لكن مثل بين نفسك وبين من هو أفضل منك فحينئذ يتلف عجبك وتفيق من هذا الداء القبيح الذي يولد عليك الاستخفاف بالناس وفيهم بلا شك من هو خير منك فإذا استخففت بهم بغير حق استخفوا بك بحق لأن الله تعالى يقول وجزاء سيئات سيئة مثلها فتولد على نفسك أن تكون أهلاً للاستخفاف بك على الحقيقة مع مقت الله عز وجل وطمس ما فيك من فضيلة فإن عجبت بعقلك ففكر في كل فكرة سوء تمر بخاطرك وفي أضليل الأمان الطائفة بك فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ وإن عجبت بارائك فتفكر في سقطاتك واحفظها ولا تنسها وفي كل رأي قدرته صوابا فخرج بخلاف تقديرك وأصاب غيرك وأخطأت انت فإنك إن فعلت ذلك فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك صوابه فتخرج لا لك ولا عليك والأغلب أن خطاك أكثر من صوابك وهذا كل أحد من الناس بعد النبيين صلوات الله عليهم وإن عجبت بعملك فتفكر في معاصيك وفي تقصيرك وفي معاشك ووجوهه فوالله لتجدن من ذلك ما يغلب على خيرك ويعفي على حسناتك فيطول همك حينئذ وأبدل من العجب تنقصا لنفسك. وإن أعجبت بعلمك فاعلم أنه لا خصلة لك فيه وأنه موهبة مجردة وهبك اياها ربك تعالى فلا تقابلها بما يسخطه فلعله ينسيك ذلك بعلة يمتحنك بها تولد عليك نسيان ما قد علمت وحفظت. ولقد اخبرني عبد الملك بن طريف وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال الأحوال وصحة البحث أنه كان ذا حظ من الحفظ عظيم لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى استعادته وانه ركب البحر فمر به فيه هول شديد أنساه أكثر ما كان يحفظ وأخل بقوة حفظه إخلالا شديدا لم يعاوده ذلك الذكاء بعد وأنا قد أصابتني علة فأفقت منها وقد ذهب ما كنت أحفظ إلا ما لا قدر له فما عودته إلا بعد أعوام وعلم أن كثيرا من أهل الحرص على العلم يجدون في القراءة والإكباب على الدرس والطلب ثم لا يرزقون منه الحظة فليعلم ذو العلم أنه لو كان بالإكباب وحده لكان غيره فوقه فصح أنه موهبة من الله تعالى فأي مكان للعجبها هنا، ما هذا إلا موضع تواضع، وشكر لله تعالى، واستزادة من نعمه، واستعادة من سلبها. ثم تفكر أيضا في أن ما خفي عنك، وجهلته من أنواع العلوم، ثم من أصناف علمك الذي تختص به، والذي أعجبت بنفاذك فيه، أكثر مما تعلم من ذلك، فاجعل مكان العجب استنقاصا لنفسك، واستقصارا لها، فهو أولى. فتفكر في من كان أعلم منك تجدهم كثيرا فلته نفسك عندك حينئذ وتفكر في إخلالك بعلمك وأنك لا تعمل بما علمت منه فلا علمك عليك حجة حينئذ ولقد كان أسلم لك لو لم تكن عالما واعلم أن الجاهل حينئذ أعقل منك وأسلم حالا وأعذر فليسقط عجبك بالكلية ثم لعل علمك الذي تعجب بنفاذك فيه من العلوم المتأخرة التي لا كبير خصلة فيها كالشعر وما جرى مجراه فانظر حينئذ إلى من علمه أجل من علمك في مراتب الدنيا والآخرة فتهون نفسك عليك وإن أعجبت بشجاعتك فتفكر في من هو أشجع منك ثم انظر في تلك النجدة التي منحك الله تعالى فيما صرفتها فإن كنت صرفتها في معصيه فأنت أحمق لأنك بذلت نفسك فيما ليس بثمن لها وإن كنت صرفتها في طاعة فقد أفسدتها بعجبك ثم تفكر في زوالها عنك بالشيخ وأنك إن عشت فستصير في عدد العيال وكالصبي ضعفاه على أني ما رأيت العجب في طائفة أقل منه في أهل الشجاعة فاستدللت بذلك على نزاهة أنفسهم ورفعتها وعلوها وإن أعجبت بجاهك في دنياك فتفكر في مخالفك وأندادك ونظرائك ولعلهم أخساء وضعاء سقاط فاعلم أنهم أمثالك فيما أنت فيه ولعلهم ممن يستحى من التشبه بهم لفرط رذالتهم وخساستهم في أنفسهم وأخلاقهم ومنابتهم فاستحن بكل منزلة شاركت فيها من ذكرت لك وإن كنت مالك الأرض كلها ولا مخالف عليك وهذا بعيد جدا في الإمكان فما نعلم أحدا ملك معمور الأرض كله على قلة وضيق مساحته بالإضافة إلى غامرها فكيف إذا أضيف إلى الفلك المحيط فتفكر فيما قال ابن السماك للرسيد وقد دعى بحضرته بقدح فيه ماء ليشربه فقال له يا أمير المؤمنين فلو منعت هذه الشربة بكم كنت ترضى أن تبتاعها فقال له الرشيد بملكي كله قال له يا أمير المؤمنين لو منعت خروجها منك بكم ترضى أن تفتدي من ذلك قال بملكي كله قال يا امير المؤمنين أتغتبط بملك لا يساوي بولة ولا شربة ماء وصدق ابن السماك رحمه الله وإن كنت ملك المسلمين كلهم فاعلم أن ملك السودان وهو أسود رذل مكشوف العورة جاهل يملك أوسع من ملكك فإن قلت أنا أخذته بحق فلعمري ما أخذته بحق إذ استعملت فيه رذيلة العجب وإذا لم تعدل فيه فاستحي من حالك فهي حالة رذالة لا حالة يجب العجب بها وإن عجبت بمالك فهذه أسوأ مراتب العجب، فانظر إلى كل ساقط خسيس هو أغنى منك، فلا ترتبط بحالة يفوقك فيها من ذكرت، واعلم أن عجبك بالمال حمق، لأنه أحجار لا تنتفع بها، إلا بأن تخرجها عن ملكك بنفقتها في وجهها فقط، والمال ايضا غاد ورائح، وربما زال عنك، ورأيته بعينك في يد غيرك، ولعل ذلك يكون في يد عدوك، فالعجب بمثل هذا سخ وثقة به غرور وضعف وإن أعجبت بحسنك ففكر فيما يولد عليك مما نستحي نحن من إثباته وتستحي أنت منه إذا ذهب عنك بدخولك في السن وفيما ذكرنا كفاية وإن أعجبت بمدح إخوانك لك ففكر في ذم أعدائك إياك فحينئذ ينجلي عنك العجب فإن لم يكن لك عدو فلا خير فيك ولا منزلة أسقط من منزلة من لا عدو له فليست إلا منزلة من ليس لله تعالى عنده نعمة يحسد عليها عافانا الله فإن استحقرت عيوبك ففكر فيها لو ظهرت إلى الناس وتمثل اطلاعهم عليها فحينئذ تخجل وتعرف قدر نقصك إن كانت لك مسكة من تمييز واعلم بأنك إن تعلمت كيفية تركيب الطبائع وتولد الأخلاق من امتزاج عناصرها المحمولة في النفس فستقف من ذلك وقوف يقين على أن فضائلك لا خصلة لك فيها وأنها منح من الله تعالى لو منحها غيرك لكان مثلك وأنك لو وكلت إلى نفسك لعجزت وهلكت فاجعل بدل عجبك بها حمدا للواهب لك إياها وإشفاقا من زوالها فقد تتغير الأخلاق الحميدة بالمرض وبالفقر وبالخوف وبالغضب وبالهرم وارحم من منع ما منحت ولا تتعرض لزوال ما بك من النعم بالتعاطي على واهبها تعالى وبأن تجعل لنفسك فيما وهب خصلة أو حقا فتقدر أنك استغنيت عن عصمته فتهلك عاجلا وآجلا ولقد أصابتني علدة شديدة ولدت علي ربوا في الطحال شديدا فولد ذلك علي من الضجر وضيق الخلق وقلة الصبر والنزق أمر حاسبت نفسي فيه إذ أنكرت تبدل خلقي واشتد عجبي من مفارقة لطبعي وصح عندي أن الطحال موضع الفرح فإذا فسد تولد ضده وإن أعجبت بنسبك فهذه أسوأ من كل ما ذكرنا لأن هذا الذي أعجبت به لا فائدة له أصلا في دنيا ولا في آخرة وانظر هل يدفع عنك جوعة أو يسر لك روعة أو ينفعك في آخرتك ثم انظر إلى من يساهمك في نسبك وربما فيما هو أعلى منه ممن نالته ولادة الأنبياء عليهم السلام ثم ولادة الخلفاء ثم ولادة الفضلاء من الصحابة والعلماء ثم ولادة ملوك العجم من الأكاسرة والقياصرة ثم ولادة التبابعة وسائر ملوك الإسلام فتأمل غبراتهم وبقاياهم ومن يدلي بمثل ما تدلي به من ذلك تجد أكثرهم أمثال الكلاب خساسة وتلقهم في غاية السقوط والرذالة والتبدل والتحلي بالصفات المذمومة فلا تغتبط بمنزلتهم هم فيها نظراءك أو فوقك ثم لعل الآباء الذين تفتخر بهم كانوا فساقا وشربة خمور ولاطة ومتعبثين ونوكا أطلقت الأيام أيديهم بالظلم والجور فأنتجوا ظلما وآثارا قبيحة يبقى بذلك عارهم على الأيام ويعظم إثمهم والندم عليها يوم الحساب فإن كان ذلك فاعلم أن الذي أعجبت به من ذلك داخل في العيب والخزي والعار والشنار لا في الإعجاب فإن أعجبت بولادة الفضلاء إياك فما أخلا يدك من فضلهم إن لم تكن أنت فاضلاه وما أقل غناؤهم عنك في الدنيا والآخرة إن لم تكن وحشنا والناس كلهم ولد آدم الذي خلقه الله تعالى بيده وأسكنه جنته وأسجد لهم ملائكته ولكن ما أقل نفعه لهم وفيهم كل معيب وكل فاسق وكل كافر وإذا فكر العاقل في أن فضل آبائه لا يقربه من ربه تعالى ولا يكسبه وجاهة لم يحزها هو بسعده أو بفضله في نفسه ولا مالا فأي معنا للإعجاب بما لا منفعت فيه وهل المعجب بذلك إلا كالمعجب بما لجاره وبجاه غيره بفرس لغيره سبق كان على رأسه لجامه وكما تقول العامة في أمثالها كالخصي يزهي بذكر أبيه فإن تعدى بك العجب إلى امتداح فقد تضاعف سقوطك لأنه قد عجز عقلك عن مقاومة ما فيك من العجب هذا إن امتدحت بحق فكيف إن امتدحت بالكذب وقد كان ابن نوح وأبو إبراهيم وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نوح وإبراهيم وسلم أقرب الناس من أفضل خلق الله تعالى ومن الشرف كله في أتباعهم فمن تفعوا بذلك وقد كان في من ولد لغير رشدة من كان الغاية في رئاسة الدنيا كزياد وأبي مسلم ومن كان نهاية في الفضل على الحقيقة كبعض من نجله عن ذكره في مثل هذا الفضل ممن يتقرب إلى الله تعالى بمحبته والاقتداء بحميد آثاره وإن أعجبت بقوة جسمك فتفكر في أن البغل والحمار والثور أقوى منك وأحمل للأثقال وإن عجبت بخفتك فاعلم أن الكلب والأرنب يفوقانك في هذا الباب فمن العجب العجيب اعجاب ناطق بخصلة يفوقه فيها غير الناطق واعلم أن من قدر في نفسه عجبة أو ظن لها على سائر الناس فضله فلينظر إلى صبره عندما يدهمه هم أو نكبه أو وجع أو دمل أو مصيبه فإن رأى نفسه قليلة الصبر فليعلم أن جميع أهل البلاء من المجدومين وغيرهم الصابرين أفضل منه على تأخر طبقتهم في التمييز وإن رأى نفسه صابرة فليعلم أنه لم يأتي بشيء يسبق فيه على من ذكرناه بل هو في ذلك إما متأخر عنهم وإما مساو لهم ولا مزيد ثم لينظر إلى سيرته وعدله أو جوره فيما خوله الله تعالى من نعمة أو مال أو خول أو ولاية أو أهل أو جاه فإن وجد نفسه مقصرة فيما يلزمه من الشكر لواهبه تعالى ووجدها حائفة في العدل فليعلم أن أهل العدل والشكر والسيره الحسنة من المخولين أكثر مما هو فيه أفضل منه وإن رأى نفسه ملتزمة بالعدل فالعادل بعيد عن العجب البته. لعلمه بموازين الأشياء ومقادير الأخلاق والتزامه التوسط الذي هو الاعتدال بين الطرفين المذمومين فإن أعجب فلم يعدل بل قد مال إلى جنبة الإفراط المذمومة وعلم أن التعسف وسوء الملكة لمن خولك الله تعالى أمره من رقيق أو رعية يدلان على خساسة النفس ودناءة الهمة وضاعف العقل لأن العاقل الرفيع النفس العالي الهمة إنما يغالب أكفاءه في القوة ونضراءه في المنع وأما الاستطالة على من لا يمكنه المعارضة فسقوط في الطبع ورذالة في النفس والخلق وعجز ومهانة ومن فعل ذلك فهو بمنزلة من يتبجح بقتل جرد أو بعقل برغوث أو بفرق قملة وحسبك بهذا ضاعة وخساسة وعلم أن رياضة النفس الصعب من رياضة الأسد لأن الأسدى إذا سجنت في البيوت التي تتخذ لها الملوك أمن من شرها والنفس إذا سجنت لم يؤمن شرها والعجب أصل يتفرع منه التيه والزهو والكبر والنخوة والتعاطي وهذه أسماء واقعة على معاني متقائبة ولذلك صعب الفرق بينها على أكثر الناس قد يكون العجب بفضيلة في المعجب ظاهرة فمن معجب بعلمه فيكفهر وينغلق على الناس ومن معجب بعمله فيترفع ويتعاطى ومن معجب برأيه فيزهو على غيره ومن معجب بنسبه فيتيه ومن معجب بجاه وعلو حاله فيتكبر ويتنخى فأقل مراتب العجب أن تراه يتوقر عن الضحك في مواضع الضحك وعن خفة الحركات وعن الكلام إلا فيما لا بد منه من أمور دنيا وعيب هذا أقل من عيب غيره ولفعل هذه الأفاعل على سبيل الاقتصار على الواجبات وترك الفضول لكان ذلك فضلا وموجبا لحمدهم ولكنهم إنما يفعلون ذلك احتقارا للناس وإعجابا بأنفسهم فحصل لهم بذلك استحقاق الذم. وإنما الأعمال بالنيات ولكل مريء ما نوى، حتى إذا زاد الأمر ولم يكن هناك تمييز يحجب عن توفية العجب حقه، ولا عقل جيد. حدث من ذلك ظهور الاستخفاف بالناس واحتقارهم بالكلام وفي المعاملة، حتى إذا زد ذلك وضعف التمييز والعقل، ترقى ذلك إلى الاستطالة على الناس بالأذى، باللسان واليد والتحكم والظلم والطويان واقتضاء الطاعة لنفسه والخضوع لها إن أمكنه ذلك. فإن لم يقدر على ذلك امتدح بلسانه، واقتصر على ذم الناس والاستهزاء بهم وقد يكون العجب لغير معنى ولغير فضيلة في المعجب وهذا من عجيب ما يقع في هذا الباب وهذا شيء تسميه عامتنا التميزل وكثيرا ما تراه في النساء وفي من عقلهم قريب من عقولهن من الرجال وهو عجب من ليس فيه خصلة أصلة لا علم ولا شجاعة ولا علو حال ولا نسب رفيع ولا مال يطغيه وهو مع ذلك يعلم أنه صفر من كل ذلك لأن هذه أمور لا يغلط فيها من لا يقذف بالحجارة وإنما يغلط فيها من له أدنى حظ منها فربما يتوهم إن كان ضعيف العقل أنهم قد بلغ الغاية القصوى منها كمن له حظ من علم فظن أنه عالم كامل أو كمن له نسب معرق في ظلمه وتجدهم لم يكونوا أيضا رفعاء في ظلمهم فتجده لو كان ابن فرعون ذي الأوتاد ما زاد على إعجابه الذي فيه أو له شيء من فروسية فهو يقدر أنه يهزم علي ويأسر الزبير ويقتل خالد أو له شيء من جاه رذل فهو لا يرى الإسكندر على حال أو يكون قويا على أن يكتسب ما يتوفر بيده مويل يفضل عن قوته فلو أخذ بقرن الشمس لم يزد على ما هو فيه وليس يكثر العجب من هؤلاء وإن كانوا عجبا لكن ممن لاحظ له من علم أصلا ولا نسب البتة ولا مال ولا جاه ولا نجدة بل تراه في كفالة غيره ومهتضما لكل من له أدنى طاقة وهو يعلم أنه خال من كل ذلك وأنه لاحظ له في شيء منه ثم هو مع ذلك في حالة المزهو التيه. ولقد تسببت إلى سؤال بعضهم في رفق ولين عن سبب علو نفسه واحتقاره للناس فما وجدت عنده مزيدا على أن قال لي أنا حر لست عبد أحد فقلت له أكثر من تراه يشاركك في هذه الفضيلة فهم أحرار مثلك إلا قوما من العبيد هم أطول يدا منك وأمرهم نافذ عليك وعلى كثير من الأحرار فلم أجد عندك الزيادة فرجعت إلى تفتيش أحوالهم ومراعاتها ففكرت في ذلك سنين لأعلم السبب الباعث لهم على هذا العجب الذي لا سبب له فلم أزل أختبر ما تنطوي عليه نفوسهم مما يبدو من أحوالهم ومن مرميهم في كلامهم فاستقر أمرهم على أنهم يقدرون أن عندهم فضل عقل وتمييز ورأي أصيل لو أمكنتهم الأيام من تصريفه لوجدوا لو فيه متسعة ولا ولأدار الممالك الرفيعة ولبان فضلهم على سائر الناس ولو ملكوا مالا لأحسن تصريفه، فمنها هنا تسببت فيه إليهم، وسر العجب فيهم. وهذا مكان للكلام، فيه شعب عجيب وعارضة معترضة، وهو أنه ليس شيء من الفضائل، كلما كان المرء منه أعرى قوي ظنه أنه قد استولى عليه، واستمر يقينه في أنه قد كمل فيه، إلا العقل والتمييز، حتى إنك تجد المجنون المطبق والسكران الطافح يسخران بالصحيح والجاهل الناقص يهزل بالحكماء والأفاضل العلماء والصبيان الصغار يتهكمون بالكهول والسفهاء العيارين يستخفون بالعقلاء المتصاونين وضعفت النساء يستنقصن عقول أكابر الرجال وآرائهم وبالجملة فكلما نقص العقل توهم صاحبه أنه أوفر الناس عقلا وأكمل ما كان تمييزا ولا يعرض هذا في سائر الفضائل فإن العاري منها جملة يدري أنه عار منها وإنما يدخل الغلط على من له أدنى حظ منها وإن قل فإنه يتوهم حينئذ إن كان ضعيف التمييز أنه عال الدرجة فيها ودواء من ذكرنا الفقر والخمول فلا دواء أنجع لهم منه وإلا فداؤهم وضررهم على الناس عظيم جدا ولا تجدهم إلا عيابين الناس وقاعين في الأعراض مستهزئين بالجميع مجانبين للحقائق مكبين على الفضول وربما كانوا مع ذلك متعرضين للمشاثمة والمهارشة وربما قصدوا إلى الملاطمة والمضاربة عند أدنى سبب يعرض لهم وقد يكون العجب مكتنا في المر حتى إذا حصل على أدنى جاه أو مال ظهر ذلك عليه وعجز عقله عن قمعه وستره ومن طريف ما رأيت في بعض أهل الضعف أن منهم من يغلبه ما يضمر من محبة ولده الصغير ومرأته حتى يصفها بالعقل في المحافل وحتى أنه يقول هي أعقل مني وأنا أتبرك بوصيتها وأما مدحه إياها بالجمال والحسن والعافية فكثير في أهل الضعف جدا حتى إنه لو كان خاطبا لها ما زاد على ما يقول في ترغيب السامع لوصفه لما فيها ولا يكون هذا إلا في ضعيف العقل عار من العجب بنفسه إياك والانتداح فإن كل من يسمعك لا يصدقك وإن كنت صادقا بل يجعل ما سمع منك من ذلك في أول معايبك وإياك ومدح أحد في وجهه فإنه فعل أهل الملق وضعة في النفوس وإياك وذم أحد في حضرته. ولا في مغيبه. فلك في إصلاح نفسك شغل. وإياك والتفاقر. فإنك لا تحصل من ذلك إلا على تكذيبك. أو احتقار من يسمعك. ولا من لك في ذلك اصلا إلا كفر نعمة ربك تعالى أو شكواه إلى من لا يرحمك. وإياك ووصف نفسك باليسار. فإنك لا تزيد على اطماع السامعين فيما عندك. ولا تزيد على شكر الله تعالى وذكر فقرك إليه. وغناك عن من دونه. فإن هذا يكسبك الجلالة والراحة من الطمع فيما عندك العاقل هو من لا يفارق ما أوجبه تمييزه من سبب للناس الطمع فيما عنده لم يحصل إلا على أن يبذله لهم ولا غاية لهذا أو يمنعهم فيلؤما ويعادونه وإذا أردت أن تعطي أحدا شيئا فليكن ذلك منك قبل أن يسألك فهو أكرم وأنزه وأوجب للحمد من بديع ما يقع في الحسد قول الحاسد إذا سمع إنسان يغرب في علم ما هذا شيء بارد لم يتقدم إليه ولا قاله قبله أحد فإن سمع من يبين ما قد قاله غيره قال هذا بارد وقد قيل قبله وهذه طائفة سوء قد نصبت أنفسها للقعود على طريق العلم يصدون الناس عنها ليكثر نضراؤهم من الجهال الحكيم لا تنفعه حكمته عند الخبيث الطبع بل يظنه خبيثا مثله وقد شاهدت اقواما ذوي طبائع ردية وقد تصور في أنفسهم الخبيثة أن الناس كلهم على مثل طبائعهم لا يصدقون أصلا بأن أحدا هو سالم من رذائلهم بوجه من الوجوه وهذا أسوأ ما يكون من فساد الطبع والبعد عن الفضل والخير ومن هذه صفته لا يرجى لها معاناة أبدا وبالله تعالى التوفيق العدل حصن يلجأ إليه كل خائف وذلك أنك ترى الظالم وغير الظالم إذا رأى من يريد ظلمه دعا إلى العدل وأنكر الظلم حينئذ وذمه ولا ترى أحدا يذم العدل فمن كان العدل في طبعه فهو ساكن في ذلك الحصن الحصين الاستهانة نوع من أنواع الخيانة إذ قد يخونك من لا يستهين بك ومن استهان بك فقد خانك الإنصاف فكل مستهين خائن وليس كل خائن مستهين الاستهانة بالمتاع دليل على الاستهانة برب المتاع حالان يحسن فيهما ما يقبح في غيرهما وهما المعاتبة والاعتذار فإنه يحسن فيهما تعديد الأيادي وذكر الإحسان وذلك غاية القبح فيما عدا هذين الحالين لا عيب على من مال بطبعه إلى بعض القبائح ولو أنه أشد العيوب وأعظم الرذائل ما لم يظهره بقول أو فعل بل يكاد يكون أحمد ممن أعانه طبعه على الفضائل ولا تكون مغالبة الطبع الفاسد إلا عن قوة عقل فاضل الخيانة في الحرم أشد من الخيانة في الدماء العرض أعز على الكريم من المال ينبغي للكريم أن يصون جسمه بماله ويصون نفسه بجسمه ويصون عرضه بنفسه ويصون دينه بعرضه ولا يصون بدينه شيئا أصلا الخيانة في العراض أخف من الخيانة في الأموال وبرحان ذلك أنه لا يكاد يوجد من لا يخون في العرض وإن قل ذلك منه وكان من أهل الفضل وأما الخيانة في المال وإن قلت أو كثرت فلا تكون إلا من رذل بعيد عن الفضل القياس في أحوال الناس قد يكذب في أكثر الأمر ويبطل في الأغلب واستعمال ما هذا صفته في الدين لا يجوز المقلد راض أن يغبن عقله ولعله مع ذلك يشتعظم أن يغبن في ماله فيخطئ في الوجهين جميعا لا يكره الغبن في ماله ويستعظمه إلا لئيم الطبع دقيق الهمة مهين النفس من جهل معرفة الفضائل فليعتمد على ما أمره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يحتوي على جميع الفضائل رب خوف كان تحفظ منه سبب وقوعه ورب سر كانت المبالغة في طيه علة انتشاره مرب اعراض أبلغ في الاسترابه من إدامة النظر وأصل ذلك كله الإفراط الخارج عن حد الاعتدال الفضيلة وسيطة بين الإفراط والتقصير وكلا الطرفين مذموم والفضيلة بينهما محمودة حاش العقل فإنه لا إفراط فيه الخطأ في الحزم خير من الخطأ في التضيع من العجائب أن الفضائل مستحسنة مستثقلة والرذائل مستقبحة مستخفة من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه فإنه يلوح له وجه تعسفه حد الحزم معرفة الصديق من العدو وغاية الخرق والضعف جهل العدو من الصديق لا تسلم عدوك لظلم ولا تظلمه وساو في ذلك بينه وبين الصديق وتحفظ منه وإياك وتقريبه وإعلاء قدره فإن هذا من أفعال النوكة ومن ساوى بين عدوه وصديقه في التقريب والرفعة لم يزد على أن زحد الناس في مودته وسهل عليهم عداوته ولم يزد على استخفاف عدوه له وتمكينه من مقاتله وإفساد صديقه على نفسه وإلحاقه بجملة أعدائه فغاية الخير أن يسلم عدوك من ظلمك ومن تركك إياه للظلم وأما تقريبه فمنشي من نوكا الذين قرب منهم التلف وغاية الشر أن يسلم صديقك من ظلمك وأما إبعاده فمن فعل من لا عقل له ومن كتب عليه الشقاء ليس الحلم تقريب العدو ولكنه مسالمتهم مع التحفظ منهم كم رأينا من فاخر بما عنده من المتاع كان ذلك سببا لهلاكه فإياك وهذا الباب الذي هو ضر محض لا منفعت فيه أصلا كم شاهدنا ممن أهلكه كلامه ولم نرى قط أحدا ولا بلغنا أنه أهلكه سكوته فلا تتكلم إلا بما يقربك من خالقك فإن خفت ظالما فاسكت قل ما رأيت أمرا أم كان فضيع إلا فات فلم يمكن بعد محن الإنسان في ذهري كثيرة وأعظمها محنته بأهل نوعه من الإنس داء الإنسان بالناس أعظم من دائه بالسباع الكلبة والأفاع الضارية لأن التحفظ من كل ما ذكرنا ممكن ولا يمكن التحفظ من الإنس اصلا الغالب على الناس النفاق ومن العجب أنه لا يجوز مع ذلك عندهم إلا من نافقهم لو قال قائل إن في الطباع كرية لأن أطراف الأطداد تلتقي لم يبعد من الصدق وقد نجد نتائج الأطداد تتساوى فنجد المرأة يبكي من الفرح ومن الحزن ونجد فرط المودة يلتقي مع فرط البغضة في تتبع العثرات وقد يكون ذلك سببا للقطيعة عند من عدم الصبر والإنصاف كل من غلبت عليه طبيعة ما فإنه وإن بلغ الغاية من الحزم والحذر فإنه مصروع إذا كويد من قبلها كثرة الريب تعلم صاحبها الكذب لكثرة ضرورته إلى الاعتذار بالكذب فيضرى عليه ويستسهله. أعدل الشهود على المطبوع على الصدق وجهه يظهر الاسترابه عليه إن وقع في كذبة أو هم بها وأعدل الشهود على الكذاب لسانه لاضطرابه ونقض بعض كلامه بعضا المصيبة في الصديق الناكث أعظم من المصيبة به أشد الناس استعظاما للعيوب بلسانه هو أشدهم استسهالا لها بفعله ويتبين ذلك في مسافهات أهل البذاء ومشاتمات الارذال البالغين غاية الرذالة من الصناعات الخصيصة من الرجال والنساء كأهل التعيش بالزمير وكنس الحشوش والخادمين في المجازق وساكني دور الجمل المباحة لكراء الجماعات والساسة للدواب فإن كل من ذكرنا أشد الخلق رميا من بعضهم لبعض من واكثرهم وأكثرهم عيبا بالفضائح وهم اوغل الناس فيها وأشرههم بها اللقاء يذهب بالسخائم فكأن نظر العين إلى العين يصلح القلوب فلا يسوءك التقاء صديقك بعدوك فإن ذلك يفتر أمره عنده أشد الأشياء على الناس الخوف والهم والمرض والفقر وأشدها كلها إلاما للنفس الهم للفقد من المحبوب وتوقع المكروه ثم المرض ثم الخوف ثم الفقر ودليل ذلك أن الفقر يستعجل ليطرد به الخوف فيبذل المرء ماله كله ليأمن والخوف والفقر يستعجلان ليطرد بهما ألم المرض فيغرر الإنسان في طلب الصحة ويبذل ماله فيها إذا أشفق من الموت ويود عند يقينه به لو بدل ماله كله ويسلم ويفيق والخوف يستسهل ليطرد به الهم فيغرر المرء بنفسه ليطرد عنها الهم وأشد الأمراض كلها ألم وجع ملازم في عضو ما بعينه وأما النفوس الكريمة فالذل عندها أشد مما ذكرنا وهو أسحل المخوفات عند ذوي النفوس البعيمة ومما قلته في الأخلاق إنما العقل أساس فوقه الأخلاق سور فحلي العقل بالعلم وإلا فهو بور جاهل الأشياء أعمى لا يرى حيث يدور وتمام العلم بالعدل وإلا فهو زور وزمام العدل بالجود وإلا فيجور وملاك الجود بالنجدة والجبن غرور إث إن كنت غيورا ما زنا قد غيور وكمال الكل بالتقوى وقول الحق نور دي أصول الفضل عنها حدثت بعد البذور ومما قلته أيضا زمام أصول جميع الفضائل عدل وفهم وجود وباس فمن هذه ركبت غيرها فمن حازها فهو في الناس راس تذراس فيه الأمور التي بإحساسها يكشف الالتباس فصل في غرائب أخلاق النفس ينبغي للعاقل لا يحكم بما يبدو له من استرحام الباك المتظلم وتشكيه وشدة تلويه وتقلبه وبكائه فقد وقفت على بعض من يفعل هذا على يقين أنه الظالم المعتدي المخلط الظلم ورأيت بعض المظلمين ساكن الكلام معدوم التشكي مظهرا لقلة المبالاة فيسبق إلى نفس من لا يحقق النظر أنه ظالم وهذا مكان ينبغي التثبت فيه ومغالبة ميل النفس جملة وأن لا يميل المر مع صفة الذي ذكرناه ولا عليها ولكن يقصد الانصاف بما يوجبه الحق على السواء. من عجائب الأخلاق أن الغفلة مذمومة وأن استعمالها محمود. وإنما ذلك لأن من هو مطبوع على الغفلة يستعملها في غير موضعها، وفي حيث يجب التحفظ وهو مغيب عن فهم الحقيقة، فدخل تحت الجهل فذمة ذلك. وأما المتيقظ الطبع. فإنه لا يضع الغفلة إلا في موضعها الذي يذم فيه البحث والتقصي والتغافل فهم للحقيقة وإضراب عن الطيش واستعمال للحلم وتسكين للمكروه فلذلك حمدت حالة التغافل وذمة الغفلة وكذلك القول في إظهار الجزع وإبطانه وفي إظهار الصبر وإبطانه وفي إظهار الجزع عند حلول المصائب فإن أظهار الجزع عند حلول المصائب مذموم لأنه عجز مظهره عن ملك نفسه فأظهر أمرا لا فائدة فيه بل هو مذموم في الشريعة مقاطع عما يلزم من الأعمال وعن التأهب لما يتوقع حلوله مما لعله أسنع من الأمر الواقع الذي عليه حدث الجزع فلما كان إظهار الجزع مذمومة كان ضده محمودة وهو إظهار الصبر لأنه ملك للنفس والطراح لما لا فائدة فيه وإقبال على ما يعود وينفع في الحال وفي المستعناف وأما استبطان الصبر فمذموم لأنه ضعف في الحس وقسوة في النفس وقلة رحمة وهذه أخلاق سوء لا تكون إلا في أهل الشر وخبث الطبيعة وفي النفوس السبوعية الردية فلما كان ذلك نتيجة ما ذكرنا كان ضده محمودا وهو استبطان الجزع. لما في ذلك من الرحمة والرقة والشفقة والفهم بقدر الرزية فصح بهذا أن الاعتدال هو أن يكون المرء جزوع النفس صبور الجسد بمعنى ألا يظهر في وجهه ولا في جوارحه شيء من دلائل الجزاء ولو علم ذو الرأي الفاسد ما استضر به من فساد تدبيره السالف لانجح بترك استعماله فيما يستأنف وبالله التوفيق فصل في تطلع النفس إلى معرفة ما تستر به عنها من كلام مسموع أو شيء مريد أو إلى المدح وبقاء الذكر هذان أمران لا يكاد يسلم منهما أحد لا ساقط الهمة جدا أو من راض نفسه الرياضة التامة وقمع قوة نفسه الغضبية قمعا كاملا ومداوات شره النفس إلى سماع كلام تستر به عنها ورؤيته شيء اكتتم به دونها أن يفكر فيما غاب عنها من هذا النوع في غير موضعه الذي هو فيه بل في أقطار الأرض المتباينة فإن اهتم بذلك فهو مجنون تام الجنون عديم عقل البتة وإن لم يهتم بذلك فهل الذي اختفي به عنه إلا كسائر ما غاب عنه منه سواء سواء ولا فرق ثم ليزد احتجاجا على هواه فليقل بلسان عقله لنفسه يا نفس ارايت لو لم تعلمي ان ها هنا شيئا اخفي عنك اكنت تتطلعين إلى معرفة ذلك فلا بد من لا فليقل لنفسه فكوني الآن كما كنت تكونين لو لم تعلمي ان هنا شيئا ستر عنك فتربح الراحه وطرد الهم وألم القلق وقبح صفه الشره وتلك غنائم كثيره أرباح جليلة وأغراض فاضلة سنية يرغب العاقل فيها ولا يزهد فيها إلا تام النقص وأما من علق وهمه وفكره بأن يبعد اسمه في البلاد ويبقى ذكره على الدهور فليتفكر في نفسه وليقل لها يا نفس أرأيتي لو ذكرت بأفضل الذكر في جميع أقطار المعمور ابد الأبد إلى انقضاء الدهور ثم لم يبلغني ذلك لا عرفت به أكان لي في ذلك سرور أو غبطة فلا بد من الله، ولا سبيل إلى غيرها البتة فإذا صح ذلك وتيقن فليعلم يقينا أنه إذا مات فلا سبيل له إلى علم أنه يذكر أو أنه لا يذكر وكذلك وإذا كان حيا إذا لم يبلغ ثم ليتفكر أيضا في معنيين عظيمين أحدهما كثرة منخل من الفضلاء من الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أولا الذين لم يبق لهم على أديم الأرض عند أحد من الناس اسم ولا رسم ولا ذكر ولا خبر ولا أثر بوجه من الوجوه ثم من الفضلاء الصالحين من أصحاب الأنبياء والزهاد ومن الفلاسفه والعلماء والأخيار وملوك الأمم الداثرة وبنات المدن الخالية وأتباع الملوك الذين أيضا قد انقطعت أخبارهم فلم يبق لهم عند أحد العلم ولا لأحد بهم معرفة أصلا البتة فهل الضر من كان فاضلا منهم ذلك أو نقص من فضائلهم أو طمس من محاسنهم أو حط درجتهم عند بارئهم عز وجل ومن جهل هذا الأمر فليعلم أنه ليس في شيء من الدنيا خبر عن ملوك من ملوك الأجيال السالفة أبعد مما بعيد الناس من تاريخ ملوك بني إسرائيل فقط ثم ما بعيدنا من تاريخ ملوك يونان والفرس وكل ذلك لا يتجاوز ألفي عام فأين ذكر من عمر الدنيا قبل هؤلاء أليس قد دثر وفني وانقطع ونسي البتة وكذلك قال تعالى ورسلا لم نقصصهم عليك وقال تعالى وقرونا بين ذلك كثيرة. فقال تعالى والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله فهل الإنسان وإن ذكر برهة من الدهر إلا كمن خلى قبل من الأمم الغابرة الذين ذكروا ثم نسوا جملة ثم ليتفكر الإنسان في من ذكر بخير أو بشر هل يزيده ذلك عند الله تعالى درجة أو يكسبه فضيلة لم يكن حازها بفعله أيام حياته فإذ هذا كما قلنا فالرابة في الذكر رابط غرور ولا معنى له ولا فائدة فيه أصلا لكن إنما ينبغي أن يرغب العاقل في الاستكثار من الفضائل وأعمال البر التي يستحق من هي فيه الذكر الجميل والثناء الحسن والمدح وحميد الصفة فهي التي تقربه من بارئه تعالى وتجعله مذكورا عنده عز وجل الذكر الذي ينفعه ويحصل على فائدته ولا يبيد أبدا الأبد وبالله التوفيق شكر المحسن فرض واجب وإنما ذلك بالمقارضه له بمثل ما أحسن فأكثر ثم التهمم باموره والتأتي بحسن الدفاع عنه ثم بالوفاء له حيا وميتا ولمن يتصل به من ساقة وأهل كذلك ثم بالتمادي على وده ونصيحته ونشر محاسنه بالصدق وطي مساويه ما دمت حيا وتوريث ذلك عقبك وأهل ودك وليس من الشكر عونه على الآثام وترك نصيحته فيما يوتغ دينه ودنياه بل من عاون من أحسن إليه على باطل فقد غشه وكثر إحسانه وظلمه وجحد إنعامه وأيضا فإن إحسان الله تعالى وإنعامه على كل أحد أعظم وأقدم وأهنأ من نعمة كل منع من دونه فهو تعالى الذي شق لنا الأبصار الناظرة وفتح فينا الآذان السامعة ومنحنا الحواس الفاضلة ورزقنا النطق والتمييز الذين بهم استأحلنا أن يخاطبنا وسخر لنا ما في السماوات والأرض من الكواكب والعناصر ولم يفضل علينا من خلقه شيئا غير ملائكته المقدسين الذين هم عمار السماوات فقط فأين تقع نعم المنعمين من هذه النعم فمن قدر أنه يشكر محسن إليه بمساعدته على باطل أو بمحاباته فيما لا يجوز فقد كثر نعمة أعظم المنعمين عليه وجحد إحسان أجل المحسنين إليه ولم يشكر ولي الشكر حقا ولا حمد أهل الحمد أصلا وهو الله تعالى ومن حال بين المحسن إليه وبين الباطل وأقامه على مر الحق فقد شكره حقا وأدى وازب حقه عليه مستوفا ولله الحمد أولا وآخرا وعلى كل حال. قصل في حضور مجالس العلم إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما واجرا لا حضور مستغن بما عندك طالب عثرة تشيعها أو غريبة تشنعها فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العلم أبدا فإذا حضرتها على هذه النية فقد حصلت خيرا على كل حال فإن لم تحضرها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك وأكرم لخلقك وأسلم لدينك فإذا حضرتها كما ذكرنا فالتزم أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها وهي إما أن تسكت سكوت الجهال فتحصل على أجر النية في المشاهدة وعلى الثناء عليك بقلة الفضول وعلى كرم المجالسة وما ودة من تجالس فإن لم تفعل ذلك فاسأل سؤال المتعلم فتحصل على هذه الأربع المحاسن وعلى خامسة وهي استزادة العلم وصفة سؤال المتعلم هو أن تسأل عما لا تدري عما تدري فإن السؤال عما تدريه سخف وقلة عقل وشغل لكلامك وقطع لزمانك بما لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك وربما أدى إلى اكتساب العداوات وهو بعد عين الفضول فيجب عليك أن تكون فضولية فإنها صفة سوء فإن أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام وإلا لم يجبك بما فيه كفاية أو أجابك بما لم تفهم فقل له لم أفهم واستزده فإن لم يزدك بيانا وسكت أو عاد عليك الكلام الأول ولا مزيد فأمسك عنه وإلا حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل على ما تريد من الزيادة والوجه الثالث أن راجع مراجعة العالم وصفة ذلك أن تعارض جوابه بما ينقضه نقضا بينا فإن لم يكن ذلك عندك ولم يكن عندك إلا تكرار قولك أو المعارضة بما لا يراه خصمك معارضة فأمسك فإنك لا تحصل بتكرار ذلك على أجل زائد ولا على تعليم ولا على تعلم بل على الغيظ لك ولخصمك والعداوة التي لربما أدت إلى المضرات وإياك وسؤال المعنت ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة بغير علم فهما خلقا سوء دليلان على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف العقل وقوة السخ وحسبنا الله ونعم الوكيل وإذا ورد عليك خطاب بلسان أو هزمت على كلام في كتاب فإياك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المغالبة قبل أن تتيقن بطلانه ببرهان قاطع وأيضا فلا تقبل عليه إقبال المصدق به المستحسن قبل علمك بصحته ببرهان قاطع فتظلم في كلا الوجهين نفسك وتبعد عن إدراك الحقيقة ولكن أقبل عليه إقبال سالم القلب عن النزاع إليه والنزوع إليه لكن إقبال مريد حظ نفسه في فهم ما سمع ورأى والتزيد به علما وقبوله إن كان حسنا أو رده إن كان خطأا فمضمون لك إذا فعلت ذلك الأجر الجزيل والحمد الكثير والفضل العميم مع الوقوف على الحقيقة في أغلب الأمر من اكتفى بقليله عن كثير ما عندك فقد ساواك في الغنى ولو أنك قارون حتى إذا تصاون في الكسب عما تشره أنت إليه فقد حصل أغنى منك بكثير ومن ترفع عما تخضع إليه من أمور الدنيا فهو أعز منك بكثير فرض على الناس تعليم الخير والعمل به فمن جمع الأمرين جميعا فقد استوفى الفضيلتين معا ومن علمه ولم يعمل به فقد أحسن في التعليم وأساء في ترك العمل به فخلط عملا صالحا وآخر سيئا وهو خير من آخر لم يعلم ولم يعمل به فهذا الذي لا خير فيه أمثل حالة وأقل ذمه من آخر ينهى عن تعليم الخير ويصد عنه ولو لم ينهى عن الشر إلا من ليس فيه منه شيء ولا أمر بالخير إلا من استوعبه لما نهى أحد عن شر ولا أمر بخير بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحسبك بمن أدى رأيه إلى هذا فساداه وسوء طبع وذم حال وبالله التوفيق قال أبو محمد رضي الله عنه فاعترض هنا إنسان فقال كان الحسن رضي الله عنه إذا نهى عن شيء لا يأتيه اصلا وإذا أمر بشيء كان شديد الأخذ به وهكذا تكون الحكمة وقد قيل أقبح شيء في العالم أن يأمر بشيء لا يأخذ به في نفسه أو ينهى عن شيء يستعمله قال أبو محمد كذب قائل هذا وأقبح منه من لم يأمر بخير ولا نهى عن شر وهو مع ذلك يعمل الشر ولا يعمل الخير قال أبو محمد وقد قال أبو الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فانت حكيم فهناك يقبل ان وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم قال أبو محمد إن كان أبو الأسود إنما قصد بالإنكار المزيء بما نهى عنه المرء وأنه يتضاعف قبحه منه مع نهيه عنه فقد أحسن كما قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ولا يظن بأبي الأسود إلا هذا وأما أن يكون نهى عن النهي عن الخلق المذموم فنحن نعيده بالله من هذا فهذا فعل من لا خير فيه وقد صح عن الحسن أنه سمع إنسانا يقول لا يجب أن ينهى عن الشر إلا من لا يفعله فقال الحسن ود إبليس أنه ضثر منا بهذه حتى لا ينهى أحد عن منكر ولا يأمر بمعروف قال أبو محمد صدق الحسن وهو قولنا آنفا جعلنا الله ممن يوفق لفعل الخير والعمل به وممن يبصر رشد نفسه فما أحد إلا له عيوب إذا نظرها شغلته عن غيره وتوفانا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم آمين آمين رب العالمين تم كتاب الأخلاق والسير والحمد لله